يا مكان اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم موسيقى الأغاني موسيقى الاغاني للاصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة الستاشر ويا كتاب الأغاني مساء الخير امبارح عمر حايد أم نوفل وخلاها تدخل تنام وغنى ابن سعيد وطار بالسامر على جناح الأحلام والأنذار وفتأها كل الإنسجام راح. اول ما سمعنا صوت الجريه رباح رجعه في نص الليل بالولوله والصياح عمر سب فوق وخرج على طول لقى الجريه في ايد ام عنبر مسكاها زي الغول اجل ام عنبر يا عمر <تصفيق> مولاه سيناء انظر حلقت لي راس مولاه سيدا انظر ماذا فتح حاجبيها ورموش عيني ويحها مولاه سيدا انظر الهبت بصوتها كل شبر من جسدي. هكذا تفعلين يا ام عمبر لا رحمك الله تجملي يا رباح تجملي واستوريني فنحن وجه الفجر وعندي ضيوف وعندك ضيوف ألا يا ضيوف الفاجر الخاسر صاهن أم عمبر صاهن ألا يا ضيوف الفجر الفاتح صاهن أم يا ضيوف الفجر الفاسر هل ألم ندك شيء تكره خديدك أبا الخطار ويحك يا سوداء فيما أفزعت وما خبر الكاري أظنك أم عمر بل أم نوفل عمر لا أم له هاتم وراءك من انباء نشدتك الله لا تفضحين يا أم عمر بل نشدت الله نبيه وقرانه أن يفضحك على المشرقين والمغربين يا قوم إني حاضرة انسه من بنات جمر يديمة الوالدين وهي أمانة في عنقي وقد ابتلان الله بصاحبكم هذا فاعترض طريقنا يوم قدمنا إلى مكة من العراق فما احببنا أن نغلظ القول لاول من نلقى بعد طول غربتنا فاصمعه حديثنا فنظم في الفتاة شعرا طار على ألسنة الناس وزوق فيه وزيف وبالغ واختره وهي الجماحية التي قال له نحن من ساكن العراق وكنا قبله قاطنين مكه حينه ليته انتهى الى ذلك وحسب ولكنه اراد ان يجر شان شؤونك كفاك <تصفيق> يا ام كفاك لقد ارسل الينا هذه الجارية تدعو سليمه الى مواعدته فلم تقتلني سليمه خبرها واشهدكم اني فعلت بها ما ترون وما من شيء احب الي مما فعلت وأنظره لإن عاد عدنا ولدينا له ولرسله المزيد <مت challenge> ارحلي من قرابي شف طالله يا عمر لقد كانت السوداء تريد أن تفعل بك أنت ما فعلت بلغارية يا أصدقاء أما اما ان لي مقاله في صاحبكم افحش من مقاله السوداء يا ام نوفل فيما ارسلت ابن عتيق الى الثريا بالطائف وانت مرسل جاريتك الى سليم يا ام نوفل اعيذك ان تتشبهي بالسوداء انت منا ومن قومنا بمنزله تربأ بك عن هذا الموقف اذن منصرفون يا عمر نرجو ان يصلح الله بينكم ارزقي بصاحبنا يا ام امان الله في الله الراشدين <تصفيق> <مال الله. تصفيق> قوم يا رباح قومي لشانك وكفي على البكاء ام نوفل لن اداورك فانت تعلمين منزلة الثريا من قلبي ولكنها غيور وأنا متقلب لا املك نفسي عند كل جمال هي الشمس والحسان كواكبه فهل تطلع الشمس علينا سرمدا أم هل يغني بريق النجوم عن ضوء الشمس ودفئها إن داءك عضان ليس على المريض حرج يا أمه ولن يصلح بيني وبين الثريا سواك لن أفعل أما تحبين أن يرحل ابنك نوفل إلى الشام أو الصيف بقافلة تحمل مطارف اليمني وجواهر حضرموت؟ موت أترشوني في أمر الثرية وقد رأيت أمانة السوداء على فتاتها ولكني أريد الثريا زوجا لا عشيقا فلما لا تخطبها من أخيها أبي جراب؟ أخطبها وهي نافرة مني أتتزوج الحرة على رغمها بلها الثرية وهي من علمت أنفة وكبرياء أصلح بيننا تجزي عند الله وعندي فإني والله معطيك الآن مئتي دينار ذهبا وافية فإن تم الصلح فلك مثلها وما ضمان ذلك إن لم أضعها في يدك فلا تدخليني بيت الثرية مئة دينار ذهبا وافية ألا تحبين أن تجهزي نوفلا بقافلة الشام لا بأس علي ما دام ذلك في حلال أعطني قلت. ها هي السرعه وعدي جهز لي راحله وخادما فلن تبيت الثريا إلا وقد أرسلت إليك بصلحها على الطائر الميمون يا أم نوفل على الطائر الميمون <تصفيق> جناد جناد أين فتاة يا جناد؟ لبيك مولاي لقد أسركت لك خير جيادك الكوكب يا جناد؟ أجل مولاي فهل تأذن لي أن أكون معك في هذه الرحلة؟ اني ما عزمت الرحيل بعد ولكني أخرج إلى البادية فأسأل الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف عن الأخبار قبلهم جعلت فداءك من كل هم أما انتظرت رسولا يأتيك بما انتهت إليه أمنا نوفل؟ لا أطيق انتظارا فقد تلكأت المرأة في ربها إنها ما رحلت عنا إلا ضحى الأمس وما أحسبها تماطل وقد علمت حسن جزائها ويلي من العجز يصبر لهن غور فديتك مولاي وسيدي فما حبس عنا مولاي بن عتيق لو انتهى إلى أمر حاسم لعاد من فوري وهذا ما يزيدني قلقا إني خارج إلى طريق الطائف واتبعني إن شئت مولاي، ها قد أقبل الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف انهم ينشدون من شعرك كل العالمين يتغنى بشعرك إلا أنا فأبكي وما ذلك كلما اقامت الثريا يا قوم يا قوم أما من جديد في دياركم أما من مستطرف من اخباركم ما استطرفنا خبرا الا انني سمعت عند رحيلنا في الفجر صوتا وصياحا عاليا يندبون امراه ماتت من قريش اعوذ بالله امراه من قريش عجوزا كانت؟ بل هي معصر في أشد شبابها ولم تمرد إلا أمسها فما اسمها؟ اسمها اسمها ويحي سقط علي اسمها تذكر شدك الله فقد خلعت قلبي اسمها اسمها اسم نجم في السماء أثريا؟ نعم نعم وقلبا عوضك الله خيرا يا هذا أي مولاي ربما أخطأت الفتاة وكبدا ربما كانت أخرى على اسمها وحربا مولاي لا غاب رشدك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وتعزيني في الثريا لا يا فتى لا لا عزيت فيها أبدا إن قلبي محدثي بغير ما سمعت الله لأوجه فرسي من فور هذا إلى الطائف على أشد العدو أركضه من الأخروج فأي الطرق نسلك وحدي يا جناد وحدي فإن جوادك لن يطيق جري التوكب فأي طريق تسلك جداء اخشن الطرق واقربها عين الله معك أخبار عجيبة خلت عمر عقله شت من مصيبة انطلق على الحصان ما هواش دريان زي سهم طاير من حدود الزمان والمكان اهل الرحله دي اللي وصفها في اشعاره واشتهرت من اخباره وكانت سبب الكلام عنه من الابتداء لما قال ان الحصان كان حيتكلم من رحلة المجهدة طبعا فاكرين ها مش كده تشكل جواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم أفتكر النهارده كده كفاية وبقرة باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة السبعتاشر وهي كتاب الأغاني مساء الخير ابن عمر بارح على الطريق للطايف طاير بالحصان مشغول ما ماهو لو يكون الخبر الجسيم صحيح يبقى انكتب عليه لأرضي بقيه عمره حزين وقلبه جمح طبعا يا سادة مستمعين انتو لسه فكرين خرج عمر على الطريق يتعرف على اخبار السورية سأل تجار الفواكه اللي بالطايف جاية فردت عليه بنت بدويه قالت له انها سمعت هناك في الفجريه خبر موت صبيه اسمها على اسم نجمه في السماء قالت تبقى لازم هي صهيا صوريا فديتك فديتك لعلك سلمت سلمتي يا ثريا غنمت او خبروك <تصفيق> هكذا والله قدرت أنك تخرج إلى الطريق مستطلع. قتلتني <تصفيق> لا خاب سهمك، أو أنت أمرتهم بما أخبروني به؟ أنا والله أمرتهم لاختبر مالي عندك. دونك الروح والقلب <تصفيق> يا ثريا أو متعلمين ما بعد مالك عندي متعبة انا في الغضب والرد حبذا تعبي في هواك. ترى كيف تلقيت الخبر صرعني وما أكاد افيق ترى كيف بلغك في الضحى فبلغتنا في العصر أي جواد جريت به تشك الجواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم فقلت له إن أنقل العين قرة لهان علينا ان تكل وتسأما عدمت إذن عمري وفارقت مهجتي إذا لم اقم دهرا إن الله سلم <تصفيق> قد سلم الله يا عمر فهل تقيم دهرا عندنا كما أقسم؟ لا فراق لا فراق ما بقي رمق تشاغلت فلم تسأل عن رسوليك أنت شغلي وفكرتي يا محب نفسي بل محبك أنت تجشم رسوليك الصعاب ثم تنساهما دعين من الناس ساعة أحكبيني بقربك عما سواك ولكنهما يترقبان مجيئك فابن عتيق يريد أن ينصرف إلى دياره بالمدينة وأم نوفل تريد مؤجل أجرها <تصفيق> <أو> قد أخبرتك <تصفيق> لا ولكني أقسم أنها لا تسعى سعيها ذاك إلا عن موعدة منك لها فمنذ أن حضرت من عندك بالأمس وهي لم تبرحني حتى أخذت من الرضا وصلتها رحم هو اما ابن عتيق فمنذ أن حضر تعلق بعبد عندي بارع في الغناء لا يكاد يتركه بارع في الغناء؟ هو أي بارع؟ اشتريته نواحا ينوح على من مات من أهلي يوم الحرة ولكني وجدته غريض الصوت ندي النبره فجعلته يترك النياحه إلى الغناء فما تسمين الفتى؟ الغريب. ولئن ذهبنا إليه في البستان هو ينشد وابن عتيق إلى جواره سارح مغمض العينين صرية دعينا من العالمين هل العمر الا ساعه اخلو اليك قالوا رحيل الحي بعد غد والقلب مما حد حدثوا يقفوا قالوا رحيل الحي بعد غد والقلب مما حدثوا يقفوا حلفوا سيقتلني رحيلهم وخلفت ألف مثل ما أخلف لله ضرك من فتن زدني زدني يا غريب ابن عتيق ابن عتيق إن عمر عند الثرية أهو عندها الآن؟ أدركنا وفر به من الطائف من فورك أم نوفل أمسك الله عليك عقلا لقد وقع ما ليس في الحسبان وسلا اخوها محمد من الشام على حين غر أبو جراب أسرع وفر عمر، فإني قد شغلت ابا جراب في ناحية من الدار حتى تدبر أمركم وفيما الفرار يا أم نوفل إنما أردت والله أن أخطب الثري على عمر وما كنت أرجو في مقام عندكم إلا أن يحضر رجل من ذوي عصباتها فيتولى عقد الزواج يا أم نوفل ما حلاوة الدنيا إن لم يجمع الله بين الثريا وعمر افسحي لي الطريق إلى أبي جراح. رحمك الله يا ابن عتيق إن عمر قد فقد الثريا بقية عمره ويحكي ماذا قلت إني والله تطيرت حين علمت أنها أمرت الركبان أن يخبروه بموتها كانما كانت تمهد للغيب وهي لا تدري الغيب؟ أي غيب؟ قد الله بالفراق بينهما يا ابن عتيق أبيني أبيني نشدتك الله حينما غضبت الثريا على عمر أسرعت فأرسلت إلى أخيها أبي جراب وهو بالشام كتابا تفوضه فيه أن يزوجها لمن يشاء أو قد زوجها إذن؟ أجل زوجها سهيلة بن عبد العزيز. ها؟ لا في على عمر فر به يا ابن عتيق واكتم عنه الأمر ما استطعت أو يكتم عنه سر؟ وهو من يستشف القلوب والعيون أسرع رحمك الله أسرع فكيف تحسمين الأمر عند الثريا أكشفها بما رأيت وما علمت من مراسلة عمر إلى سلمى الجمحيه فتنفضه عنها نفطا لا في على عمر لا في علي أستنصحك في أمر عمر بن أبي ربيعه فانصحني يا ابا سعيد لا ألوك نصحا يا ابن أبي عتيق أو قد علمت ما صار إليه حاله منذ عاد بعد أن علم بزواج الثريا. بات وأصبح في لوعة دائمة دخلت عليه بالأمس فوجدته ينتحب ويقول كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصبر عن بعض نفسه إنسان نتركه يترد في الجنون والهلاك ولا تفعل شيئا يا أبا سعيد فما ترى وصلك رحم أرى أن يرحل عن مكة إلى بعض البقاع فالترحال معين على السلوى وهل من أحد يستطيع أن يحمل عمر على غير ما يريد أجل واحد من الناس يرهبه ولا يجل سوى أي واحد تعني أخاه القباع بن أبي ربيعه اصبت فهو رجل صالح دين من سروات قريش أجل ولا كاد يجرؤ عمر على مخالفة أمره ولكنك تعلم أن القباع نفض يديه من عمر منذ امعن في التعرض أيام الحج للنساء ولما ينظم فيهن أحسب أني لو سعيت إليه بمحنة أخيه لأبى عليه فضله ودينه أن يتخلى عن إذا فعلت فاقترح عليه أن يحمله على السفر إلى ديار أخواله باليمن فهي مدارج طفولته ومرابع ذوي رحمه وهي أبعد أركان الجزيرة عن الشام فاني أخاف لو رحل قريبا من الشام أن تخونه نفسه فيسعى إلى الثريا في بيت زوجها احسنت الرأي سأفعل إن شاء الله يا أمت الله امولاك عمر بالدار فمن يريد؟ قولي له أخوك الحائس القباع أجل من يلقبونه بالقباع أهلا بك وسهلا ألا اخبرته ولكنه ليس هنا اذا فأين ذهب رحل في الفجر وحده مع فتاه جنات أو تعلمين وجهه صدقيني. فإنما جئت لأحمله في محنته وقد بلغني ما يعانيه هل رحل عائدا إلى الطائف؟ أجل فقد علم بخروج قافلتها إلى الشام فأصر على وداعها. يودعها وهي في رحل عرسها؟ أخاف أن يقتله ذو زوجها هو عليم بما يفعل تعنين كثيرا ما ودع النساء في رواحل ازواجهن اللهم اغفر لأخي فإنه يورد نفسه موارد العطب في الدنيا والآخرة فأين تذهب يا مولاي ألا أقمت عندنا حتى يعود بل أرى ان اصطحب ابن أبي عتيق فننطلق في إسر عمر لعلنا نحول بينه وبين ما يفعل جناز، قف جهادك أهي يا مولاي انها والله تلك معجزة كنت أحسب أننا لن نلحق بها إلا على أبواب دمشق جنات نحن الآن على مرحلتين من الطائف والشمس في الظهيرة ولا بد من أن تنزل القافلة في محطة هنا لتستريح. حينئذ أنزل عن فرسي وأدفعه إليك وأتنكر في زي عربي من أعراب هذه البادية ثم أمشي متنكرا بين الخيام حتى أجد خيمتها أي مولاي خيمة العروس لا يخطئها القاصد ولكنها محوطة بالعيون واخاف عليك من سهيل وآله ليس هذا من شأنك يا جنات أعود الصرية تندهلك لو شفتك ولا حتى تعمل إنها قبل كده عرفتك هي دلوقتي في ايه ولا في إيه ومنوفل من ورهلي أنت عارف طبع الصرية خصوصا لما تعرف حكايتك مع سلمة جمحية ولا أنت ناسي النقطة بي أفتكر مهضة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة التمنتاشر ويا كتاب الأغاني مساء الخير امبارح لما عمر حصل قفلة السورية بعد الطايف بمرحلتين نزل عن حصانه وتنكر في زي اعرابي وصبح تحطار في حقيقته العين وأول ما القفلة حطت ريحات وفكوا الأحمال علشان يريحوا جمال دخل عمر بين الخيام يدور على الحبيبة اللي فرقت بينها وبينه الأيام كل منى لحظه واحدة تجمعهم هم الاثنين على نظره وداع وكلمتي أم نوفل اي بنيه ما بك ميلي علي انظري ما انظر عمر عمر وهمه انت يا بني ما ياتي به الان والله انه له اي رجل ذلك الاعرابي هو ذلك الاعرابي اي وربي انه له أو ما تثبتين ذلك من حركته ومشيته؟ إنك أعرف به مني يركب هذا الخطر من أكلنا سفيه والله بل محب والله وما زلنا نحبه؟ ويحق وبعدما أحسنت بالزواج تبوحين بحبه؟ ما بوحت ولكنك بعض نفسي يا أم ونسيت سلمة الجمحية؟ نسيت ونسيت فما بعد قدومه الساعة من برهان لكم ظلمناه يا امه ظلمته اول ما ظلمته يوم قدم من سفر وأرسل ناشدا في الحي ينشد بخله شهباء فعرفت امارته فذهبت اليه فاطلت جارية من طاقه بيته فرأت وقد غلبه النوم وجاريته عند قدميه فظننت به السوء وهجرته هجرا غير جميل ثم حين قدم يعتذر من غير ذنب الجناء ضربته على فمه بخواتم العشرة فكسرت سنيتا فما ازداد بنا إلا تعلقا وشغفا لك أن ظلمنا لك أن ظلمنا تقتلني دموعك يا رب الكعدة فما تريدين مني كلمي أكلم وفيما تكلم سلمي علي واساليه عن حاله وعاتبيه على ما بلغني من رسالته إلى القمح أما قلت نسيت هذا فعلي يا اما اكلمه حسب ليتني استطيع ان اكلم ليتني بخ بخ يا شعيب منذ اليوم وعروسك لم تبلغ ديارك بعد اوجحت قلبي يا اما نوفا الف لعن هل اعتدينا على سهيل أو صعيب؟ في كلمة وداع لمن نحب أي بني لا تغضبي اصبري. القافلة لن تسير إلا اذا رهد وإني ممهدة لك حتى تكلمي. ها هي القافلة يا قباح فكيف نبحث عنه فنفضحه ونفضح أنفسنا أبا عبد الله أما تعقبت عاشقا ما فعلت يا ابن عتيق أبدا إذن قف جوادك نسترح وافهم عني هات ما عندك أي قباح لا تبحث الآن عن عمر ولكن ابحث عن جواده وتابعه هل تظنه يسير بين الخيام راكبا جواده معلنا عن نفسه صدقت يا ابن عتيق ندع القافله وننظر فيما حولا افترش مرتك واسترح قليلا في ظل فرسك بل نتعجل النظر قبل مغيب الشمس فلو دخل الظلام ما تبينا عمرا من زيد <تصفيق> بل قل ما تبينا عمرا من سهيل <تصفيق> <تصفيق> استغفر الله وجدنا عمرا <تصفيق> أين؟ هذا فرسه الكوكب وهذا فتاه جناد وعمر لا ريب هو الآن يبحث عن الثريا او عندها أرجو أن أحول بينه وبين ذلك وأعود به من فورنا جناد مولاي ابن عتيق وهذا أبو عبد الله الحارث القباع أخو مولاك عمر مولاي القباع نريد مولاك يا فتى فدلنا أه أه لا تكتمنا يا جناد فنحن نريد مولاك لشيء يسره ولا يغضبه وأنت تعرف منزلتي عنده، فقل ما عندك ولا تكتمنا حديثا وصلنا في الظهيرة وأناخت القافلة فتنكر، وظل يبحث عن خيمة العروس فعرفها ثم عاد إلي ليستريح ويتدبر أمره فإذا حاضنتها قد أقبلت فأخبرته أن الثريا قد رأته فعرفت وأنها أرسلتها لتكلمه وتسلم عليه وتسأله عن حاله وتعاتبه على ما بلغها من رسالته إلى الجمعيه وأنها تبكي من اجله بكاء مرة فبكى مولاي لخبر بكائها حتى بلها يا فتى ما نريد قال وقالت وبكى وبكت وإنما نريد أن نعصر عليه رفقا بالفتى فنحن أمرناه أن لا يكتمنا حديثا وبعد يجنه وبعد فقد ارادت العجوز ان يتريث مولاي فيتبع القافله الى ابواب الشام فتتحين له فرصه فتجمعه بالثريا ولكن مولاي ابى ان يتريث واقسم لا يكلمنها من فوره فرضخت العجوز واحضرت له ثياب امراه فتنكر فيها وساقته بين يدي اعوذ بالله تنكر في ثياب امرأة <تصفيق> <تصفيق> لا عليك يا قباع كثيرا ما تنكر في ثياب امرأة فإذا خلعها كان رجلا سبا له من خليع فاسق <تصفيق> <تصفيق> أشر علينا يا فتى ولئن نجحت فلك مني ومن أبي عبد الله جائزتان كيف نحتال حتى نحول الآن بين العاشقين أهون من ذلك أن نحول بين روح وجسد فكر مليا يا فتى فكر هذه عشرة دنانير ولك مثلها ينعدت به مولاي أنا لا أرتش في خدمتكم اقبلها فهي منحة مني فكر يا جنات آه. إنك أعرف ببواطن مولاك وجدتها. لا نسألك والله ما هي فانطلق راشدا وعب عمر بنيتي. بنيتي أنزلي عليكم جوانب بسكم وأنا واقفة اراقب حول الهوى. عمراء أمن لا تركب المناء؟ فديت ما العمر دونك يا ثريا؟ مرني يا عمر مرني فأمرك طاع قضى الله قضاء فما أمري وما حيلتي؟ إن هي إلا لحظات وداع تزود من دموعها لإشراقي <تصفيق> ريا هذا فتاك الغريب يؤذن على رأسيكما بالحب والاشواق الصيخ يا ام لو فما من شيء أحب إلي الآن من غناء الفتى يا صاحبي يا قفا نستخبري طالنا طالنا عمن خيب مدا بالأمس قد رحل رحل يا ص رَحَ لَا رَحَ لَا سمّي العقل الا انه عقل عقل أين مولاي؟ من انت وما مولاك؟ هو ما تعرفينني أنا جنات اذهب عني او لا نبّهن الحيّ أنا فتى من تعرفين فلا تحب به عني فقد حدث ما يجب أن يحاط به خبرة ويحك قلت لا نعرفك ولا نعرف مولاك اذهب عني لا لك من تكلمين يا أم؟ إن كان عندكم من يعنيه أن يعلم ما عندي فبها وإلا صرفت ويفعل الله ما يشاء فمن أنت؟ جناد جناد؟ مل برأسك إلى الخباء وقل ما عندك بل أسره إلى من عنيد فإن شاء هو أصره أو أعلنه قل يا جناد فاني لا اكتم مولاتك شيئا ولكن ارجو أرجو أن تنصرف على إثم محال فإني لن أنفصل عن القافلة حتى تدخل أبواب الشام أنا في مأمن هناك كما ترى مولاي عد للجوادين يا فتوصدع بما تؤمر مولاي أعطني أذنك ثم أنصرف لا قل أو انصرف أخوك القباع حضر في اثرك لو اطلعته على مكاني لأقتلنك لا ولكنه مولاي أعطني أذنك. اذهب اذهب قد احضر معه العنبر العنبر؟ وجمح جمح به جواده عمر انصرف راشدا ولا تفتحني إنما أراد الفتى أن يخبرك عن العنبر وجمح الجواد ماذا؟ رحمك الله لا تعرف ام عنبر وسلمى الجمحية بهما نوها الفتى وقد أحضرهما أخوك القباح لحاك الله يا عبد السوق أقصدت إلى هذا؟ عمر بالله بالبيت بعزك بأصنامك انصرف من فورك ولا تفتحني <تصفيق> السرايه كانت نهايه ابديه ما فكروش بعدها يتقابلوا ابدا لا هو ولا هي ولو ان عمر عاش بعدها ينزم ذكرياته في الاشعار اللي خلدت اسم السرايه في سالف الاخبار لكن بعد كده يا ترى ايه اللي تم بينه وبين اخوه طبعا عاوزين تعرفوه ها افتكر ان النهارده كدا كدا كفايه وبكره بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة التسعتاشر ويا كتاب الأغاني امبارح شفنا آخر العهد بين الصرية وعمر خرج العبد من عندها في حال ما كان على البال وكان الموقف في غاية الخطر وطار عمر ورا العبد يشوف حقيقة الخبر جه في باله ان سر وجوده عند السورية زاع وشاع وان المعامبر وسلمة جايين يعملوا عليه اجتماع لكن لما وصل على جناح اللهفة ما ملعاش غير الصديق ابن عتيق وأخوه القباع أين سلمة؟ أين أم عمر؟ عمر أفق انا اخوك انا الحارس أنا القباع أين سلمى يا عبد الصوقه اين ام امر سيدي سيدي يا الفتى والله يا عمر فما من شيء كان يغسلك عن الثريا إلا ما اخبرك به يا عبد الصوقه انا اجرت الفتى يا عمر وأنا اجيره إلى اجاره قباع جواركما مردود لا فبحنه لا ذيقن عذابا الله ولي الرقاب يا عمر وهو سبحانه أقدر عليه شرده الكلب وأفزعني حول بيني وبينه لا أطيق أن أراه فلا أسرع أنا أحول بينك وبينه أعتقه لك مني ألف دينار ذهب وما ذهب الدنيا وقد حرمت الثريا هل يغنيني شيء في العالمين عنها وصريا اين عهدك أعودا لمفاد هيهات هيهات تجمل تجمل يا عمر واطرح ذلك الأمر وراء ظهرك فقد بدأت قافلتها في المسير والجزع لا يدي ضاعت الثريا من يدي أبدا <تصفيق> يا صاحبي يقفا نستخبر الطلل عن حالي من حله بالأمس ما فعل، فقال للربع لما أن وقفت به إن الحبيب أجد البين فاحتمل وخادعت النوى حتى رأيتهم في الفجر يحتث حادي عيسهم زجلا لما وقفنا نحييهم وقد صرخت هواتف البين واستولت بهم أصلا صدت بعادا وقالت للتي معها بالله لوميه في بعض الذي فعلا وحد فيه بما حدثت واستمعي ماذا يقول ولا تعيي به جدلا حتى يرى ان ما قال الوشاة له فينا لديه إلينا كله نقلا وعرفيه به كالهزل واحتفظي في بعض معتبة أن تغضب الرجل فإن عهدي به والله يحفظه وإن اتى الذنب ممن يكره العزل لو عندنا غتيب أو نيلت نقائصه ما أب مغتابه من عندنا جزلا قلت اسمعي فلقد أبلغت في لطف وليس يخف على ذي اللب من هزل هذا أرادت به بخلا لأعذرها وقد أرى أنها لن تعدم العللا ما سمي القلب إلا من ولا الفؤاد فؤادا غير أنعقلا رباح رباح نعيمتي صباحا أين مولاكي من مولاتي أسماء مرحبا عامين لم تنزلي منزلنا كنا في مصر وما أن وصلنا مكة البارحة حتى كان عمر أول من فكرت فيه أين هو يا رباح؟ ما تركت فراش نومي إلا لأفتح لك أحسبه لا يزال في فراش لا تنبهيه حتى يجدني إلى جواره يا بالخطاب، أتعرف صوت من تناديك؟ أم نسيتنا؟ <تصفيق> اي عمر انني الى جواري والله يقظه لا منامه <تصفيق> كيف انت يا حبيبي اعوذ بالله اعوذ بالله أوه أه أوه أه عمر عمر اغربي عني يا امراه اغربي اني لست بالفاسق اخزاكم الله رباح رباح من هذا واين عمر هذا مولاي القباح اسطر المرأة عني يا جارية إن مولاك اغتسل في الفجر وتاب إلى الله من ذنوبه وخرج يطوف بالبيت فاقطع ما بينه وبين هؤلاء النسوة اللهم توبة نصوحة ومغفرة عزمة اللهم العفو والعافيه دنيا واخرى آه. آه. وبعد فقلت لأبي ما ذكرت فهل تحضرين إلي غدا إذا استطعت فانت تعلم ما حولي يا هذا يا هذه ألغ في حرم الله هنا مقام تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات إنها ابنة عمي ذاك أشنع لأمرك إني خطبتها إلى عمي فأبى علي إلا بصداق أربعمائة دينار وأنا غير مطيق ذلك النساء كثير وما حيلتي وقد علق بها قلبي وكلفت بها ولم يعد لي في النساء دونها وطر إلزم رأي أبيك يا أمط الله ولا تخوني أمانة أهلك واترك ابن عمك هذا يتولاه ربك ورب هذه البنية ما عنده لي بعض ما عندي له اللهم صدقه لوجهك وحجابا لوجهي من النار خذ يا فتى اقبل مني هذه السره ففيها ما يعينك على صداق ابنت عمك فاذهب فتزوجه رحمك الله هذا كثير ليس كثيرا في مرضات الله لعلي بها احول دون حرام أو أعين على حلال اذهب راشدين اشتني في عمر يا ابن عتير قدمت إلى مكة لتعتقله فاعتقلك وكنت حسبت أنه تاب فاحسن التوبة فهل علمت أنه نقضها؟ ما علمت نقضا ولا إبراما فإني ما رأيته منذ شهر منذ شهر؟ من صباح يوم أصبح فاغتسل وخرج إلى الكعبة يصلي الفجر ويعاهد الله على التوبة من صباح ذلك اليوم خرج فلم يعد وها أنا ذا تارك أعمالي ومقيم بداره لا أبرحها في انتظاره وفي هذا أرسلت تستدعيني إليك يا قباع أنت أعرف بشؤونه مني فما ظنك به أين تراه ذهب الله أعلم يا أبا عبد الله ربما عاوده الحنين فلحق بالسرية في الشام من يدري ما يفعل هواه به أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم إن له غير الثريا كثيرات يا قباع أعلم ذلك وقد حضرت إحداهن فوجدتني في الفراش وقد رفعت الغطاء على وجهي فحسيبتني إياه فألقت بنفسها علي <تصفيق> فمن تلك؟ امراه تدعى أسماء أو قد فعلت؟ ولكني دفعتها دفعا <تصفيق> أما والله لا تمسك النار أبدا وقد ألقت نفسها عليك <تصفيق> عليه وعليها لعنه الله <تصفيق> إني متخصص لك عن اخباره وساتيك بالنبا اليقين ما أحلى مجلسنا هذا وما أشهاه أين المغنية؟ تعالي يا طفيلة غنينا ما شئتي غننا <تصفيق> <تصفيق> لهندين واطراب لهندين إذ الهوى جميع ولا نخشاه أن يتصدع وإذ نحن مثل الماء كان مزاجه إذا صفق الساقي رحيق المشعشع يقربنا أسباب الهوى لمتيام يقيس زراعا يقيس زراعا كلما قسنا الصباح رأيت بعينيك يا ابن عتيق ويحك يا بديه فكيف عثرت عليه يونة؟ لو سألتني عنديك ينقر رأس دجاجة بسطح من أسطح مكة لأجبتك لا, لا جرم فخذ هذه الدراهم واذهب إلى القباع بدار عمر فأخبره بما اخبرتني السلام عليك يا مولانا القباع وعليك السلام فمن أنت؟ أنا بديح أما تعرفني؟ أهو أن تناشد البغلة الشهباء في زقاق الحاد؟ تلك والله كانت فعلة أخيك فلا تبكتني بها رحمك الله فما جاء بك؟ إنما أرسلني إليك عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر نس... ويحك أما تقدر أن تقول ابن أبي عتيق فأعرفه؟ آه وفيما أرسلك؟ لاخبرك الخبر اليقين عن أخيك أبي الخطاب عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزون. أو أجهل نسبي ونسب أخي يا فد تكلم بقدر ما عندك فعند الكثير. أوجز تزوج عمر ماذا تزوج عمر ابن أما قلت أوجز أسهب ما شئت خرج عمر من الكعبة يوم أن عاهدك على التوبة م. فاتجه إلى دار سلمة الجمحيه فدخل الدار فلم يخرج من يوم إذن. إذن قتلته حاضنتها السوداء لا فقد كاشفها بحسن توبته وصدق مقصده وخطب إليها سلمى فأرسلت فاستدعت رجلين من بني جمح فشهد على الزواج وأمهرها ألف دينار كان قد أخذها منك على اعتاق عبده جناد فما علمك بذلك ويحك لو سألتني عن ديك ينقر رأس دجاجة بسطح من أسطح مكة لا اجبتك اذا فقد تزوج اتحب ان ترى ذلك بعينيك لا جرم الان استراح قلبي فقد صدقت توبته صحيح الناس يا اولتهم يا أخرتهم. في لحظه ردة يطوب العصاه ويقبر ربي توبته قدي عمر الجو السلمة وريح بالم معنبر اللي عاشت كل همها تحرس البنية لحد ما تستطر أتار اسمه كانت شيء مقدر والنصيب كان على الجبين مسطر أفتكر إن هذا كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة العشرين ويا كتاب الأغاني مساء الخير احنا سرحنا كتير في حكايات الشاعر ابن أبي غبيعة وسمعنا فيها لمحات سريعة من فنون الشعر والألحان البديعة ونهايتها تبصر واعتبار في حياة الشاعر اللي عاش فارد قلوعه للطيار وفي سبيل الهوى استهام بالمحارم وركب الأخطار لو ستر السطار خله وصل في النهاية لبرغ التوبة والاستغفار في الوقت ده كان عمر في الأربعين وعاش بعدها أدهى وبلغ التمدين وعلى رأي المحدث ابن الضحاك عاش ابن ربيعه نص عمره من الفتاك والنص التاني من النساك وسبحانك يا رب ما أحلمك على عبدك إذا عصاك وما أكرمك إذا قصدك واستغفرك ودعاك قبل ما تسيب عمر يا سادة يا مستمعين عندنا عنه كلمتين فضلين عرفنا إنه تجوز سلمة الجمحيه لكن بعد شوية غلب عليه طبعه وتجوز واحدة قربته اسمها كلسم المخزومية ودي اللي خلف منها ابن جوان اللي اشتهر في زمانه بالتقوى وحسن الإيمان تعالوا نشوف صورة أخيرة من حياة عمر قبل ما يطوي كتابه القدر يا أمط الله يا خاله يا بغوم كيف حاله؟ الحمد لله وما حال ابي الخطاب عمر منذ شهرين ما رايته اسلم الرجل ولزم الاعتكاف اخبريني يا خاله الا يحن الى الشعر هل عمري وهل من احد يجهل توبته عن قول الشعر نعلم ذلك ولكن لكل توبه نقضه لا سيما الشعراء <تصفيق> أذكر وكان حديث عهد بتوبته أنه انصرف ذات يوم إلى منزله يحدث نفسه فجعلت أتعجب لأمره وأكلمه فلا يرد علي جوابا فقلت إن لك لامرا وأراك تريد أن تقول الشعر وقد كان فنظم ابياتا كانت آخر ما غنى ابن سريج من شعر عمر مسعر هذا من توابع ابن سريج لا ريب انك تذكر تلك الابيات يا مصر اجل هي ابيات منها وذو الشوق القديم وان تعزى مشوق حين يلقى العاشقين هي والله وكانت تسعه ابيات فما ان فرغ منها عمر حتى دعا تسعه من عبيده فأعتقهم. أعتق عن كل بيت رقبة. أحقاً كان صاحبك هذا من توابع ابن سريك؟ ألا رحمة الله على أبي يحيى كان فذا في صنعته. إن مسعرا يقلد الحانه نبرة النبرة. ألا جلسنا في ظل هذا الخائد؟ فأسمعني. لا أفعل حتى تدخلي بيت عمر بن أبي ربيعة. فأجلس إليه وأغنيه اما رايته قط؟ مرة واحدة وأنا غلام مم. حجكت مع أبي وكان شعر رأسي مكتمعا كثيفا مم. فلما قدمت مكة أشاروا إلى رجل وقالوا عمر بن أبي ربيع فجئته فسلمت عليه مم. وجلست معه فجعل يمد الخصلة من شعري مم. ثم يتركها فترجع إلى ما كانت عليه وهو يقول واشبابا فعل ذلك مراراً وما رأيته بعدها إلى يومنا لو جئتني منذ شهرين لشهدته وقد مر ببيتي ضعيفاً مسنا متوكئا على عبد الله فعرفني فعدل إلي وسلم علي وجلس عندي يحادثني فأطلعت رأسي إلى البيت وقلت يا بناتي هذا أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة عندي فإن كنتن تشتهين أن ترينا فتعالي فجئن إلى حاجز من خشب يحجزهن عن مجلسنا فجعلنا يفقبن ويضعن أعينهن عليه ويبصر فاستسقاني عمر فقلت له أي الشراب أحب إليك قال الماء فأتيته بإناء فيه ماء فشرب منه ثم ملأ ثما فمجه عليهن في وجوههن من وراء الحاجز فصاح الجواري وطهارب وقعلن يضحك فقلت له ويلك لا تدعم وجونك وسفهك مع هذه السن فقال لا تلوميني فما ملكت نفسي لما سمعت من حركاتهن وضحكاتهن أن فعلت ما فعلت <تصفيق> <تصفيق> حديث جيد اطل وقوفك يا خالد. <تصفيق> إني منصريفة لأدرك صلاة العصر ولكنك لم تعديني بعد بالصحبة إلى عمر لو علمت ان لم يفارق حب السماع لحدثته فمهدت لك عنده ولكن أين عمر اليوم والغناء أما تراني أنا كيف صرت وكنت في سن بناته لعله يتمثل اليوم مقالة لبيد إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني أنا لا أحرص على الغناء عنده ولكني أحب أن أراه وما صار إليه فخذيني إلى داره واستأذني لي عليه وإن لك لأجرى إذن فانتظرني حتى أفرغ من صلاتي <تصفيق> حي الله زمانك يا أبا الخطاب ان لك في القلوب لمكانا وما اكثر عشاقه هيهات ان تخدعيني يا هوم غري غيري غري غيري وهذان الفتيان وأيم الحق ملأ يدي هاتين ذهبا حتى جئت بهما اليك والشعراء يتبعهم الغاوون فمن انتما اما انا فادعى سفيان بن عيينه وأنا مسعر بن قدام الفتى ممن يتتبعون الحان عبيد بن سريق ويقلدها نبرة نبرة غفر الله لأبي يحيى ولنا ما أكثر مجتمعنا على معصية الله أما تحب أن تسمع الفتى ما بقي من الدنيا شيء احبه حلفت عليك لحاحك يؤذيني ويؤذيهما يا بغوم يكفينا أن نرى الشيخ بعافيه الا فغني رحمك الله فاين عيدانك وطنابيرك وزلامياتك يا ابا الخطاب افناها الذي افنى شبابي عندك في هذا الصندوق بقيه منها فاي شيء أغني القصيده التي اعتق شيخنا عبدا عن كل بيت فيها وذو الشوق القديم وان تعزى مشوق حين يلقى العاشقين لا بل ما دمت منشدي فغني افق قد افاق العاشقون <تصفيق> فارص الهواء واستقام بليل سرايرك افق قد أذكى كل عاشقون فارص واستقام بليل da was it buyee فاكبك أن يا أبا الخطاب وإن كانت دموعك لتصر الفتى فهي آية ما مس غناؤه من شغاف قلبك بل لعل المعنى أشجاه دون الغناء لا والله يا فتى قد أجدت فما أعز شعرك عليك يا أبا الخطاب إنني ما ندمت في حياتي على شيء قدر ما ندمت على قول الشعر يا ويلتا إن لم يغفر لي ربي ويرحمني كلنا هالك إن لم يغفر لنا ويرحمنا ولكن الشعر كلام تكل الكلام حلاله حلال وحرامه حرام أحلاه أحرمه واعذبه أكذبه يريد الفتيان أن يجاذبك الحديث فلا تغلق أبوابك دونهما إنما عهدناك كريما يا أبا الخطاب لو سألاني أي شعري أنا اليوم أكثر ندما عليه لكان عندي ما أفيض فيه لا جرم فأي شعرك أنت اليوم أكثر ندما عليه شعر نظمته في سكينة بنت الحسين الصبت فدعت عليه وما زلت اترقب نقمة بدعائها ذلك أني نظرت في الطواف إليها فرأيت أحسن خلق الله صورة فذهب عقلي عليها وكلمتها فلم تجبني فقلت فيها شعرا أنا أذكره أنا أذنت له فيلقي هات يا هات. الريح تسحب أذيالا وتنشرها يا ليتني كنت ممن تسحب الريح أمسك أمسك رحمك الله أشد ما أخشاه أن تسحبني الريح على وجهي في جهنم بلغها الشعر فجزعت منه فقيل لها اذكريه لزوجك فقالت كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله وأبلغوني أنها قالت اللهم إن كان نوه باسمي ظالما فاجعله طعاما للريح انصر فراشدين فإنهم لم يعد يصلح للحديث طاوت صفحات شاعر الحب والغزل وبلغ نهايته المكتوبة في الأزل يا سلام ده احنا نسينا بداية الكلام سرحنا في الاخبار والأشعار وكان سبب ده كله اللحن المختار اللي غناه ابن جامع بصوته الفريد بين إيدين هارون الرشيد الناس منكم حيفتكروا بمطلعه أول ما يسمعوا تشكل جواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستيع أن يتكلم م? ودلوقتي الكلام عن مين يا سادة يا مستمعين طبعا عن صاحب اللحن والتنغيم ابن سريك الملحن العظيم أفتكر إن هذا كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليله الواحد وعشرين وهي كتاب الأغاني مساء الخير أبتدي كلامنا دلوقتي عن الملحن ابن سريك اللي كان في زمانه هو التاج ومعاداه عداه التويك أهل الأدب كان ينصفوه بالعلم المقدم وسيد من غنى وواحد من رنم عاشت ألحان تلتميت سنة تهز الأسماع والقلوب وهي لا تبلى ولا الدوب هذه أول صورة أقدمها لكم حياته وهو في أوج غاياته ومنتهى أمنياته يوم ما بعت الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى مكة رسالة للوالي يقول فيها ابعك لابن سريك على دمشق طوالي يا حجاب ويلكم أين ابن سريك؟ هو حاضر يا أمير المؤمنين علي به كيف استدعيته ثم شغلت أياما فلم التفت إليه ها هو بين يديك يا أمير المؤمنين ادخل سلام على مولانا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وعليك السلام هذا أنت جئت تخطر في معصفراتك ومصبغاتك يا مولى بني نوفل بن الحارث إن أذن أمير المؤمنين أعد فأبدل ثيابي لا عليك هذا شأنك تختار لأثوابك ألوانا زاهية تقتحم العيون اجلس ادن منا ادن اكثر ها هنا عز الله ملكك وايدك بنصره ويحك يا عبيد لقد بلغني عنك ما حملني على الوفاده بك من كثره ادبك وجوده اختيارك مع ظرف لسانك وحلاوه مجلسك جعلت فداءك يا امير المؤمنين تسمع بالمعيدي خير من أن تراه إني لأرجو ألا تكون أنت ذاك كنت أحسبك يا مولى بني نوفل شديد القبح في حول عينيك ولكني لا أراك كذلك كما كنت أحسبك أسود ولكنك أحمر ظاهر الدم لأي والديك هذا؟ لأبي كان تركيا يقولون إنك إذا غنيت أسدلت قناعا على وجهك فلماذا؟ لكي لا يشغل الناس عن غنائي بحركات وجهي كما وأن ذلك عز الله مولاي يحصر همي في النغم فلا أتطلع إلى ما حولي بلغني أنك أصلع فما هذا الشعر المنسدل؟ أهي جمة مصطنعة؟ نعم يا أمير المؤمنين هل تجد بأسا في أن ترفع ذلك الشعر فتريني صلعتك؟ <تصفيق> كأنها والله بيضة مقشرة لا بأس عليك يا عبيد فإن طيور الغناء أقبحها شكلا وطيور الأكل أقبحها صوتا ألا ترى أننا نشتري الجارية الرخصة البضة القمراء بمئة إلى خمسمائة؟ بينا تقوم القينة المغنية بألف إلى مئة ألف؟ اللهم ارفع ذكر مولاي أمير المؤمنين واجعل جنود السماوات والأرض طوعا لأمره هات ما عندك يا ابن سريك عندي شعران شعر to ابن محمد الأنصاري وشعر لعدي بن الرقاع العاملي نسمع منك ثم ibn الشاعرين فنسمع منهما يا حاجب علي بالأحوص الأنصاري وبابن الرقاع العاملي طارت الخيل بالنجابين تطوين انخفاض وارتفاع عشان يجيبوا الشاعر الأحوص والشاعر ابن الرقاع ولما وصل الشاعرين لقصر الخليفة في انتظار المسهول في الحضرة الشريفة نزلوهم ويابن سريك في نفس الجناح لكن قبل ما يطلع الصباح ما هنش عليهم يفوتوا الليلة من غير دوشة الليلة إزاي ينزلوهم ويا عبد ابن عبد وهم أسياده لدعيلة والله لقرب أمير المؤمنين كان أحب إلينا من قربك يا مولى بني نوفل صدقت يا أحوث فإن في قرب هذا المولى ما يشغلنا عن كثير مما نريد سبحان الله يستدعيني أمير المؤمنين وينزلني في ضيافته ثم يتأفف بعض الرعية مني وأنا والله السبب في دعوتكما أقلة شكر يا ابن الرقاع كأنك يا ابن اللخناء تمن علينا علي العهد وعلي الميثاق إن جمعنا وإياك سقف بيت أو صحن دار إلا هذه المرة عند أمير المؤمنين أوهزلت أقدارنا يا عبد يا ابن العبد هون عليك يا ابن الرقاع أولا تحتمل لأبي يحيى الزلة والهفوة انتظر ربما استدعينا لوقتنا فاين تذهب ايماني إذن كفارة يمين خير من عدم المحبه لا ولا بد أن أتحول عن هذا المكان فورا لا يصل أن خبر حديثنا هذا إلى أمير المؤمنين فإن للقصر عيونا وآذانا <تصفيق> علي بالشاعرين واحدا واحدا الأحوص بن محمد الانصاري السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وعليك السلام هات ما عندك أمنزل تيسل ما على القدم سلما فقد هجتما للشوق قلبا متيما بكاها وما يدري سوى الظن من بكى أحيا يبكي أم ترابا واعظما فدعها وأخلف للخليفة مدحه تزل عنك بؤسا أو تفيدك أنعما إمام أتاه الملك عفوا ولم يثب على ملكه مالا حراما ولا دما تخيره رب العباد لخلقه وليا وكان الله بالناس أعلم أحسنت يا أحوص اجلس علي بالآخر عدي بن الرقاع العاملين السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وعليك السلام هات ما عندك صلى الذي الصلوات الطيبات له والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمعه على الذي سبق الأقوام كلهم بالاجر والحمد حتى صاحبات معه هو الذي جمع الرحمن أمته على يديه وكانوا قبله شيعة لا يمنع الناس ما اعطى الذين هم له عباد ولا يعطون ما منع صدقت يا عاملي اجلس ايها الحاجب صفق لمغنينا وراء هذا الستار فليغني يا بني الحارس هل من وفى بالعهد يكن نسيك بالله يا بني الحارس هل من وفى بالعهد يكن لا تخدعني بالمنى باطلا وانت بي تلعب كالعابسي حتى متى انت لنا هكذا نفسي فداء لك يا حارسي حتى متى انت لنا هكذا نفسي فداء لك يا حارسي يا منتهى أهمي ويا منيتي ويا هوا نفسي ويا وارثي الله الله كان الأرض مادت بنا يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتكلم؟ قل يا عاملي أمثل هذا المغني عند أمير المؤمنين؟ ويبعث إلى ابن سريج مولى بني نوفل بن الحارث فيتخطى به رقاب قريش والعرب من تهامة إلى الشام ترفعه أرض وتخفضه أخرى فيقال من هذا؟ فيقال عبيد بن سريج مولى بني نوفل بعث أمير المؤمنين إليه ليسمع غناءه ويحك يا عدي يا ابن الرقاع أولا تعرف هذا الصوت؟ لا والله ما سمعته قط ولا سمعت مثله حسنة ولولا أنه في مجلس أمير المؤمنين لقلت طائفة من الجن يتغنون أفإن رأيت ابن صريك تعرفه يا عدي اعيذك بالله من وجهه يا أمير المؤمنين أصلع أحول يلبس زاهي الثياب ويتطرف بالحناء في يديه وقدميه وإذا غنى أسبل على وجهه قناعة ليخفي قبح سحنته فأين صوته من صوت هذا المغني لا قياس ما بين السماء والأرض يا مغنينا وراء الستر أخرج عليهم <تصفيق> ابن سريك فما ترى يا ابن الرقاع حق لهذا الرجل أن يحمل حق لهذا الرجل أن يحمل حق لهذا الرجل أن يحمل أحسنت وأبدعت يا عبيد أدن منا أنا لك هذا هو من عند الله يا خدم ادفعوا إليه كيسا من الدنانير وبدرا من الدراهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه يزيد في الخلق ما يشاء زيدوا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم اكفر ها دي صورة من حياة الملحم الكبير ويا ما لسه حكايات كتير دي صورة لما كانتوا جوه القصور والأجمل منها ما في القلوب والصدور على مر الظهور والعصور حتشوفوا إزاي خلب الباب الناس وفعل بأسمعهم فعل الساحة والكاس لكن أفتكر المحظة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية <تصفيق> أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة لـ 22 ويا كتاب الأغاني مساء الخير. لينا اسمه نتقابل ويعمر ابن ابي ربيعه الشاعر مرة كمان لكن المرادي دي جاي يضيف على سيره ابن سريك سلطان الالحان والحكاية اللي حتسمعوها دلوقتي حكها لي راجل علامة اسمه جعفر ابن قدامة وعلى طريقة اهل الزمان لجلي خليني اسمع حكايته باطمئنان فضل يقول لي إن نسمعها من فلان عن فلان عن فلان عن فلان حج عمر بن أبي ربيعة في عام من الأعوام على فرس نجيب مخدوب بالحناء بسرج مذهب ومعه وبيد بن صريق على بغلة شهباء ومعه غلامه جناد يقود فرسا له أشقر في جبينه غرة بيضاء وكان عمر بن أبي ربيعة يسميه الكوكب ويضع في عنقه طوقا من ذهب وصار مع عمر جماعة من حشمه وغلمانه ومواليه وعليه حلة موشيه يمانية وعلى ابن سريج ثوبان صبغهما صبغة صفراء فاقعة فلم يمروا بأحد إلا عجب من حسن هيئتهم وكان عمر من أعطر الناس واحسنهم منها انظر يا أخي إلى ابن أبي ربيعه وصاحبه ابن سريج كأنهما زرع الربيع زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أما تراهما يخرجان في المواسم يتلقيان الحاج وتعرضان للنساء وإلا فما أتى بهما في يوم الطروية أحسب قد خرجا من مكة اليوم بعد العصر يريدان منا ليرموا الجمار وما يفعل هذان الفاسقان بمنا إنهما لاحق من إبليس بالرجل يتطلعان إلى القباب تربصا بالنساء قاتلهم الله ومر موكب عمر وابن سريج بمنزل رجل من بني عبد مناف بمنا وقد دُرِبت عليه فصاطيته وخيمه وأشرف عمر على الموضع فأبصر بنت للرجل قد خرجت من قبتها ووقف جواريها يسترنها وهي تمر فنظر إليها عمر وكانت من أحسن النساء وأجملهن من ذا المشرف على النجيب الأشقري ذي الطوق الذهب مولات استتري هذا عمر ابن أبي ربيعة يا ولاء دستورنا مولاتكن رايتك ورب القلائد والهدايا ونظرت منك مات يمني ومن جمالك الى ما حيرني اتق الله يا عمر وغض بصرك عنه نظرت اليها بالمحصب منا ولي نظر لولا التحرج عارم فقلت اشمس ام صبيح بيعه بدت لك خلف الستر ام انت حالم بعيده مهوى القرت اما لنوفل ابوها واما عبد شمس وهاشم ومد عليها الستر يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم فلم استطعها غير ان قد بدا لنا على الرغم منها كفها والمعاصم معاصم لم تضرب على البهم بالضحى عصاها ووجه لم تلحه السمائم إذا ما دعت أطرابها فاكتنفنها او أوالت بهن المآكم ما أجمل هذا الشعر هو في سمعي أجمل من الفتاة في عيني أتغنيه يا عبيد سأصنع لك فيه لحنا على مهن دربنا أبا الخطاب نرجع مع العشية إلى مكة فقل علي ذلك أبا يحيى أما ترى كثرة الزحام والغبار وجلبة الحج؟ فما ترى؟ هل لك أن نروح رواحا طيبا معتزلا فنرى فيه من راح صادرا إلى المدينة من أهلها ونرى أهل العراق وأهل الشام؟ ونتسل في عشياتنا وليلتنا ونستريح وأن ذلك يا أبا الخطار على ربوة عالية تشرف على بطن الوادي بين منا وصرف أو هي كما وصفت هناك نبصر مرور الحاج بنا ونراهم ولا يرونا طيب والله يا سيدي يا جنات انظر بعض خدمنا ممن معك واذهبوا إلى الدار بمكة وعملوا لنا صفرة واحملوها مع شراب إلى الربوة التي ذكرت لأبي يحيى حتى إذا دخلنا آخر النهار ورمينا الجمرة صرنا إليكم هناك سمعا وطاعة يا مولاي أهي الربوة المسمات بكثيب أبي شحوه أجل فهي كثيب شامخ مشرف على طريق المدينة وطريق الشام وطريق العراق تعرفها بدقة أعلى وانفرادها عن الكثبان سمعا وطاعة يا مولاي سأنشط بالخدم فورا فنكون هناك قبل العشية إي وربي جلسة ما أمتعها بين السماء والأرض يا أبا يحيى قد انتصف الليل وساعدك القمر فوقع بقهقهتك وأصب مغناك أنا أنقر الدف وأشر لعبدك الذي ينفخ الشبابه يصاحب We'll وبدأت هذا الصوت رأيت رجلا هناك وقف وكأنه ثمل أي رجل؟ أما ترى رجلا على فرس عتيق؟ آه ذلك الواقف بأصل الكثيب وقد سنى رجله على مقدم سرجه ها هو الله قد تحرك صاعدا إلينا يا صاحب الصوت أيمكنك عزك الله أن ترد شيئا مما سمعته نعم كرامة لك ونعمة عين على أن تنزل وتجلس معنا أنا أعجل من ذلك فإن أجملت وأنعمت أعدته وليس عليك من وقوفي شيء ولا مؤون تنزيل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله أنت ابن سريك نعم حياك الله وهذا عمر بن أبي ربيعه نعم حياك الله يا أبا الخطاب وأنت فحياك الله قد عرفتنا فعرفنا بنفسك لا يمكنني ذلك تأبى أن تجلس معنا وتأبى أن تعرفنا نفسك والله لو كنت أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك لما زاد عما فعلت. أنا يا زيد بن عبد الملك أي مولانا وسيدنا وأمين الله على عباده ادام الله عزك وايه ملكك هون عليك يا أبا الخطاب لا تسب من مكانك وثبه أما أنا فأذن لي أن احبو على ركبتي فأقبت لركابك أم يا عبيد لا يطعنك الجواد لولا أني أريد وداع الكعبة وقد تقدمني ثقلي وغلماني لا المقام المقام معك ولا نزلت عندكم ولكني أخاف أن يفضحني الصبح ولو كان ثقلي معي لما رضيت لك بالهويله ولكن خذ حلتي هذه وخاتم مولاي امير المؤمنين ما ما اعرف كيف امتق خذهما يا ابن سريج ولا تخدع عنهما فان شرائهما 1500 دينار مضى يركض ولم يلتفت إلي في ذاك نفسي يا الخطاب خذ الحلة والخاتم فإنهما والله بك أشبه منهما بي لا لا لا هذا عطاء ساقه الله إلي المال أنفع لي اليوم انظر ما معك فاعطني عنهما خمس مائة دينار بثلث شرائهما يا أبا يحيى بلى وإني رضيت انا فخذ الدنانير ابا يحيى متعني الله به هذه الحكايه اللي قالها لي بن ابن قدامه نقلتها لكم بالحرف وبالعلامه ولسه يا مفتيخ ابن صريكو يا اما انا هحضر لكم كمان سلطين حلوين وما ليش بركة لانتو يا سادة يا مستمعي لكن أفتكر النهارده هذا كده كفاية وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة 23 ويا كتاب الأغاني مساء الخير إلا لا دي يا سادة يا مستمعين عايزين نطلع من كل دقيقة وإحنا عارفين حاجات كتير عن ابن سريك شيخ المغنيين والملحنين لو مشينا مع سيرة حياته بالتفصيل الكلام عنه حيطول شهور ويبقى برضو قليل إيه رأيكم نختصر الطريق ونعمل ويا ابن سريك نفسه تحقيق وحتشوفوا أن السين وجيم هي أقرب طريقه للتفهيم أنا أسأل ابن سريك بلهجتي المريحة وهو يرد بلغته الفصيحة قل لي يا ابن سريك تقدر تحدد يوم في بدء حياتك تعتبره نقطة التحول اللي أظهرت للناس موهبك ومكانتك؟ نعم كنت مولا لبني نوفر بن الحارس وكنت أغني وأنا صبي لذاتي نفسي ولم أكن أعلم أن لدي قدرة على مواجهة الناس وأول يوم واجهت الناس فيه بالغناء هو يوم ختان بن مولاي عبد الله بن أبي حسين بن نوفل إذ أحببت أن أتقرب إلى أم الغلام وكنت مخصصا لخدمتها فقلت لها خفضي عليك بعض الغرم والكلفة قالت وكيف؟ قلت والله لألهين نساءك حتى لا يدرين ما جئت به من طعام أو شراب فلما رأيتهم يضعون الطعام انطلقت أغني النسوة فما استطعنا أن يتحولن عني حتى مطلع الفن واشتهرت منذ ذلك اليوم اللي بيكتبوا تاريخ الفن والأدب قالوا إنك أول من صنع الغناء المتقن في تاريخ العرب لا بل سبقني طويس إلى ذلك لسه ما تكلمناش عن طويس ومدام هو الأولاني نبقى نشوف سؤال تاني بيقولوا إنك في بدء حياتك كنت تغني بارتجال النغم زي ما يجيب وتنقر بخواتمك على الخشب الرنانة اللي كنتوا بتسموها القضيب أمال إمت وازاي اتعلمت عزف العود ووضعت اللحن المربوط المحدود كنت أرى مطرب الحجاز يعزفون على التنابير اليمنية وهي عيدان صغيرة القصاع طويلة الزراع أو يعزفون على البربط وهي عود ذو ثلاثة أوطار أو على غيرها مثل الرباب والقانون وكنت أتطلع إلى تعلم شيء من ذلك لولا قصور يدي عن المال ذلك أن موالية من بني نوفل كانوا يتحركون من الغناء ولا يرضونه لي وواتتني الفرصة أتم ما تكون حين قدم ابن الزبير بصناع من العجم لبناء الكعبة فكانوا إذا فرغوا عزفوا على عيدانهم الفارسية وغنوا فأعجب أهل مكة غناؤهم فقلت في نفسي ليتني أضرب بعود من هذه على غناء فتحايلت حتى جلست إلى بعض هؤلاء الاعاجم فغنيته حتى بكى ثم غنيته حتى زفن ورقص ثم غنيته حتى ثمل واستره فتعلق بي الرجل تعلقا شديدا واستهديته عودا من عيدانهم فأهداني فعكفت أتضرب عليه اياما فكنت أحزق الناس بيقولوا إنك قبل ما تبقى مغني كنت نواح هي النياحة في زمنك كانت شيء مباح إنما احترفت النياحة التماسا للرزق إذ لما توالت الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رحمه الله, رحمه الله. كسر نوح النساء على قتلهم وسخين بالمال على كل ذي صوت يصوغ لهن اللحن ينحن به فانفتحت حرفة النياح أما الغناء فلم يكن مرتزقا وإنما كان الناس يرسلونه أريحية وطربة فلما تعوضوا الرفاهية ومجالسا له صار الغناء مرتزقا أي مرتزق؟ طيب حقول لك سؤال وتجاوب بالحق اللي يرضيك مين؟, مين اللي كان في زمانك أكبر منافس ليك؟ الغريب آه. فكم أتعبني الفتى كان مولا للثريا بن علي بن عبد الله بن الحارث وكان اسمه عبد الملك أرسلته لي بعد مقتل اهلها في يوم الحرة فعلمته اصواتا ينوح بها فلما مات محمد بن الحنفية ابن علي, علي عليهما السلام كنت أنا مريضا فكان نوح عليه الفتى بين النساء فقلنا هذا نوح غريض فلقب الغريض فلما افقت من علتي وسألت من ناح على محمد بن الحنفية قالوا عبد الملك غلام السرية قلت فهل أساغ الناس نوح قالوا نعم وقدمه بعضهم عليك فحلفت ألا أنوح بعد ذلك اليوم فلما عدلت عن النوح إلى الغناء عدل مع الغريض إليه فكنت لا أغني صوتا إلا عارضني عندك حكايه طريفه طريفة أو ندرة ظريفة تقول وسمعنا فيها غن خفيفه ذكرت لك أن موالية من بني نوفل كانوا يتحربون من الغناء ويكرهون لي أن أحترف آه آه. فلما كسر المال في يدي كاتبتهم على عتقي وأديت إليهم مبلغا وانطلقت إلى عبد الله بن جعفر فلازمت مجلسه ثم صرت إلى ما أشاء ففي ذات يوم وكنت قد خرجت إلى بستان بارباض مكة فخضبت يدي ورجلي بالحناء ولبست مصبغاتي الحمر والصفر وخرجت من البستان أتبختر وكنت قد عصرت على جرادة كبيرة أعجبني لونها واستوقفتني هيئتها فأطبقت عليها وشددت خيطا إلى رجلها وظللت اطيرها واكذبها كلما تخلفت فمرت بي جماعه من الناس بينهم رجل صالح من التابعين يدعى عطاء بن ابي رباح وكان وقورا مهيبا يساله الناس عن الحلال والحرام وكان ممن يسير مع عطاء هذا رجل من موالي من بني نوفل هو عبد الله بن ابي حسين فأشار الي أتباعهم وقالوا هذا عبيد بن سريج مولاكم يا ابن أبي حسين يخطر في مصبغاته قطائر الببغاء دعونا منه فما كنت ألقبه إلا وجه الباب أهو مولاكم يا نوفلي نعم يا عطاء وقد تخلينا عنه منذ احترف الغناء لنأمرنه بمعروف ولننهينه عن منكر يا هذا قد أقبل صبحتم بخير كيف حال موالي ورباب نعمتي أوترع ترعى ولائك يا وجه الباب لا تغضبه يا ابن أبي حسين لقد تعودت أن يهديني بوجه الباب ولا أغضب فوجه الباب خير من ظهره <تصفيق> ما تلك بيمينك؟ جرادة أتله بها يا فتان ألا تكف عما ما أنت علي؟ كفى الله الناس مؤنتك وما علي يا سيدي؟ من تلوين ثيابي ولعبي بجرادتي تفتنهم أغانيك الخبيثة جعلت فداك. ذاك طالق إن أنت لم تدخل البستان ويحك ما حملك على هذا جعلت فداك. قد فعل. عجب لك يا وجه الباب طلقت امرأته إن أنت لم تدخل البستان ادخلوا وأنا معكم ها قد دخلنا فما ها. تريد امرأتي طالق ان أنت لم تسمع غناء اغرب عني يا لقع تطلق امرأته وتحمل وزر ذلك فوزر غناء أشد كلا ما سوى الله عز وجل بينهما غني يا ابن سريك وغنيكم من شعر جرير ببيتين سني إن الذين غدوا بلبك غادروا دمعا بعينك لا يزال معينا أرسلنا من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى The يا أما والله إني لا أتعرض لك بعد اليوم لا آمرك ولا انهاك قوموا يغفر الله لي ولكم ولا يكلمني أحدكم بقية يومي إيه رأيكم في الجولة دي يا سادة يا سميعة ها؟ مش كانت بديعة ولو إنها لمحات عبرة سريعة في كمتين ونص باختصار عرفنا ازاي ابتدى ابن سوريك طريق الصيت والاشتهار وسمعنا ازاي تعلم العود وعمل اللحن المحدود وكمان عرفنا إنه هو أستاذ غريض اللي أصبح مغني شهير وبعد ما كان تلميذ بقى منافس خطير وحكلنا ابن سوريك بفصيح العبارة ازاي اعتداده بالمقدره والمهاره خلاه يحلف على مولاه لكي يدخل البستان نعاه ويسمع منه مغنى لو كنا وقفنا عند كل لمحه من دول لطال فيها القول بدل الشهر حول وايه رايكم يا سادة المكارم والافضال ان لسه قدامنا مجال لقصه عن ابن صريد اغرب من الخيال وفي غايه الجمال بس افتكر النهارده كدا كفايه وبكرا باذن الله نعرف ايه هي الحكايه <تصفيق> انا ابو الفرج الاصفهاني وديه الليله 24 وعشرين وهي كتاب الاغاني مساء الخير وعدتكم مبارح القصة عن ابن صمي أغرب من الخيال وفي منتهى الجمال الحكاية دي رواها زمان مولغ البال كان في بيت قال عثمان بن عفان عليهم بطوان وخلوا منكو يا سادة يا كرام ان بني أمية كانوا في الوقت ده هم الحكام ولما كان حد منهم يجي من الشام كان ينزل في المدينة عند قال عثمان بالشهور والأيام ما هو قال عثمان وانتوا طبعا عارفين ديه كانوا هم كمان من بني أمية القصد والمطلوب المولى اللي هيحكي لنا الحكاية اسمه إسحاق ابن عقوب ويقولوله العثماني من لبيت أسياده منسوب نزل علينا بالمدينة بدار مولاي عمر بن عثمان فتية من بني أمية فأمرني مولاي أن أتفرغ لخدمتهم فما أن استراحوا وبدلوا ثيابهم حتى خرجوا يرفلون في الحلل القوهية المزركشة كأنهم الدنانير الهرقلية فكانوا أحسن شيء يرى فلما خرجت معهم عرفوني أن أكبر همهم أن يستمعوا لغناء مطرب الحجاز فقصدت بهم إلى دار معبد فوجدناه خرج إلى سفر بعيد فقصدت بهم إلى مالك الغريد فقالوا استدعاه ابن سريج بمكة يساجله الغناء على مشهد من الناس حسما لما بينهما من المنافسة الشديدة وما أن علم الفتية هذا النبأ حتى تطايروا فرحا وقد اعظموها فرصة أن يستمعوا إلى ابن سريج والغريد معا في مجلس واحد وحملتنا النجائب من ليلتنا إلى مكة مسرعين وفي بعض أطراف مكة قصدنا دارا يأتيها ابن سريد والغريب ويكتمع لهما الناس كثير فيوضع لكل واحد منهما كرسي يجلس عليه ثم يتناقضان الغناء ويترادانه ولقد رأيتهما يتهامسان فاسترقت السمع قال الغريب يا أبا يحيى الما رأيت موقع غنائي من الناس لقربه من النوح ملت بغنائك إلى الأرمال والأهزاج فاستخفها الناس ولأنك والله قصرت الغناء وحذفته وافسدته نعم نعم جعلت تنوح على أبيك وأمك والناس حولك يزفرون ويبكون الي تقول هذا؟ والله غنينا غناء ما غنى أحد أثقل منه ولا اجود غفر الله لك يا أبا يحيى، فهل استجبت إلي فنغني سويا لحنا تختاره من خير الحانك نغني سويا ويحك لا تستقيم نبرتك ونبرتي ويفسد اللحن فلا تميز الأذن إلا جهيره أما نمنماته فتضيع بيني وبينك إنما يغني جميعا الحدات والعسفاء ورعيان الإبل ولا يصلح ذلك إلا بلحن بسيط عريض قليل صنع فهل لا غنيت رحمك الله بنصف بيت الشعر وأتم عليك نصفه الآخر لاحسب لا ذلك أنشط لآذان الناس وأحب إلى قلوبهم أطرأ أطرأ الغناء الغناء اخلص إلينا أبا يحيى كفاكما مناجاه تتبرياني يا غريب أم تتناجيان أونسيتم فديتكم أنه أستاذي ومعلمي إني لأتطاول فأباريه ولكني أجده مني كما هو يعلمني ويبصرني فكلنا أبا يحيى. يقول الناس في الطرب فلان يصيب وفلان يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيه فهل لذلك من أصول في حرفة الغناء؟ المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الالفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما شاكلها في الضرب والنقرات لو جاء في الغناء وحي ما جاء إلا هكذا ألا فاسمعنا اضطرب اضطرب عباد الله أي أبا يحيى هؤلاء فتية ضيوف عليكم من أهل بيت الملك والحكم من بني أمية تجشموا الرحلة ليستمعوا اليكما وأنا عبدهم إسحاق بن يعقوب العثماني أهلا بكم وسهلا يا أبا يحيى يا أبا يحيى يا أبا يحيى يا أبا يحيى انظرنا أبا يحيى من الرجل الملحاح القميء الوجه الرس السياب أنا أشعب يا ابن سريب وإني لأشهر على الموائد من شهرتك في المحافل. <تصفح> <الصفح> <تصفح> اجلس يا رجل ولا تفسد على الناس ناديهم إنما أردت أن أنبئك بما يرفع قدرك ويشرح صدرك ليتنا نفرغ منك في ليلتنا اسمع يا سيدي اسمعوا يا سادة هذا والله شاعر العرب جرير بن الخطف بينكم ألا فأهلا وسهلا بجرير أفسحوا لي أسعى إليه حياك الله يا أبا يحيى. لا تجشم نفسك ليتهم يفسقون لي أنا فادنو من تفضل يا جرير تفضل اجلس هنا يا شاعر العرب بل هاهنا يا ابن الخطفة حييتم جريرا ونسيتموني اما والله اني لصاحب الفضل على جرير وعليكم جميعا لولا ما سمع بناديكم ولا عرف طريقكم لحاد الله امنا علينا يا ابن اللحناء كفانا الله مؤونته اجلس يا اشعب كفاك ثرثره الا فاريحوه واتركوه تكلم يا اشعب قدم جرير المدينه واحتشد له الشباب وانا على راسهم أما ترونني زين الشباب <تصفيق> فبينا نحن عنده إذ قام لحاجة الله أعلم بها واقمنا نحن لم نبرح لحاجة أنت أعلم بها <تصفيق> لا تقاطعوا لا تقاطعوا وداء أحوص بن محمد الشاعر من قباء على حمار فأشار إلى مكان جرير وقال أين هذا فقلنا قام لحاجة فما حاجتك إليه قال أريد والله أن أعلمه أن الفرزدق أشعر منه وأشرف قلنا ويحك لا تعرض له وانصرف فانصرف وخرج فجاء جرير فلم يكن بأسرع من أن رجع أحوص الشاعر فأقبل عليه فقال السلام عليكم يا جرير قال جرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلواته وتسليماته تاكي امك يا أشعر أتظل تحكي حتى يطلع الصبح ما جئنا لحكايتك دعوه يتم كرامة لضيفنا ونعمه عين أصبت يا غريض فقال الأحوص يا ابن الخطف الفرزدق أشرف منك وأشعر قال جرير من هذا أخزاه الله <تصفيق> قلنا الأحوص ابن محمد وجده عاصم بن سابت ابن ابي الأطلح كان من كبار الأنصار قال جرير نعم هذا الخبيث ابن الطيب والتفت إلى الأحوص وقال له أنت القائل يقر بعيني ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرتي قال الأحوص نعم قال جرير فما رأيك إذا كان لا يقر بعينها إلا أن تبيت ليلتها على ذمة رجل غيره؟ أفيقر ذلك بعينك؟ ولعلكم تعلمون يا سادة أن امرأة الأحواص طلقت منه لسبب مفروض فننصرف الاحوص حتى أقبلنا على جرير يسائله ومع اني كنت اشدهم تعففا وخجلا وليس من عادات اللحاحه كما تعلمون فقد امر لي جرير غفر الله له وقد خانه حلمه فقال لي والله اني راك اقبحهم وجها واراك الاملهم حسبا فقد ابرمتني منذ اليوم <تصفيق> رايتم الى ظرف روايته وكيف اضحككم اي جرير جعلت في داك. سل ما تريد إنما أريد ما تريد هذا الفتى الغريض نواح المدينة ومغنيها وقد علمته فخرج يبارزني فما غنيت صوتا إلا علمت أنه يعارضني فيه بلحن من عنده إلا أنني دعوته أباريه وإننا لنقيم هذه الندوة مرة كل جمعة وقد اقترح علي أن نلون الغناء على أسماعكم فنغني لحنا من الحاني معا أنفرد أنا بأول البيت وأنفرد هو باخره مرحى مرحى هذا والله جديد الطريق بخن أبا يحيى، بخن يا مالك أهلا بكما معا ألا فاختر أي الحاني شئت يا غريب وأنشد الناس الشعر قبل أن تغنيه من شعر عمر بن أبي ربيعة الذي أوله <تصفيق> أكلثم فكي عانيا بك مغرما وشدي قوى حبل لنا قد تصرما وقد لحن منها أبو يحيى ومن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما وليس بتزويق اللسان غرامنا ولكنه قد خالط اللحم والدمى كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا وأمسي قريبا لا أزورك كالثما. من كان ل... بخف حله فيق تهماع الدار شملنا وأمس قريبا نفسنا القصة هو إسحارق بن يعقوب جيتوا للحق لما قدمتهلكم والكلام في بدايته كنت فاكر إن الللادي هيخلص حكايته صحيح سمعنا نوادر ظريفة ولمحات طريفة ونغم فريد وأداء جديد وما ننكرش إن كل ده فيه جمال وصنعة واكتمال لكن فين الخبر اللي أغرب من الخيال زي ما قلنا وقال الحدوتة لسه قدامها مجال وعايزة طول البال لكن أفتكر اللي هدى كده كفاية وبكرة بإذن الله نعرف بقية الحكاية أنا أبو الفرج الأصفهاني وديه الليلة الخمسة والعشرين ويا كتاب الأغاني مساء الخير ابتدينا امبارح نسمع حكاية إسحاق ابن عقوب وتفتحت فيها سكك وضروب وجه أشعب شعيبها وطوحها بدل ما يقربها سمعنا قصة الأحوص مع جرير وغنالنا اللحن اللي خلاه من بدينا جه يطير وسمعنا كمان ابن سريك لما غنى مع الغريط ده بصوته الحلو وده بصوته العريض المهم دلوقتي إسحاق ابن يعقوب حيكمل حكايته ويسمعنا الخبر لنهايته يا اشعب إني والله قد اشتقت إلى سرسرتك أو مرة أخرى يا أبا يحيى الا رويت نادره من نوادر استاذك ابن أبي فروه نعم ونعمه عين اخبرني عبد الله بن عمران ابن أبي فروه قال جاء الغمر بن يزيد للحج وكان حيثما صار تبعه موكبه فدخلت بين حشمه وخدمه فنوه بي عنده فدعاني اليه وهو على جواده وأنا مترجل فاستنشدني أبياتا من شعر بن ابي ربيعه فقلت جعلني الله فداءك إني اشرئب إليك على أطراف قدمي وأرفع عقيرتي حتى يبلغ صوتي أذنيك فهل رفعتني إليك فضحك وأمر غلمانه فحملوني على بغلة من بغلاته فأنشته وادع لبابه قبل أن تطرح على وسأل فإن قليله أن تسالا قال ابن أبي فروه فلما انتهيت من الشعر وأراد الغمر أن يصرفني جاءني غلامه يطلب مني البغلة التي حملوني عليها فقلت لا أعطيكها مولاك أكرم وأشرف من أن يحملني عليها ثم ينتزعها مني فالتفت الغمر ضاحكا وهو يقول للغلام أما سمعته ينشدني وادع لبابه دع يا بني فقد ذهبت والله لبابة ببغلة مولاك <تصفيق> جعلت في يا جرير إنما أحب أن أغنيك بشعرك وإني لمسمعك اللحن الذي جاء بك من المدينة إلينا يا أخت السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزلي لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزال اختناقيه السلام عليكم قبل الرحيل وقبل عزل العزائي لو كنت اعلم ان اخفرا بكم يا ابو فعلت ما لم أفعل. أما والله لقد سحرتنا يا ابن سريج كأنك خلقت من كل قلب، فأنت تغني لكل قلب بما يشتهي. برق الفجر عباد الله. انصرفوا إلى صلاتكم. أحسن الرجل. والذكرى تنفع المؤمنين. قوموا يغفر الله لي ولكم. ألا نزلت ضيفا علينا يا جرير سبقك بعض آل بيتي فاستضافوني لله ضركم يا أهل مكة ماذا أعطيتم والله لو أن نازعا نزع إليكم ليقيم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء لكان أعظم الناس حظا ونصيبا فكيف ومع هذا وبيت الله الحرام ووجوهكم الحسان ورقة ألسنتكم وحسن شهرتكم وكثرة فوائدكم أين الساده من بني أمية؟ ها هم اولائي يا ابن سريج انما حبسني جلوس الناس أن أقبل عليكم أولا الليل فوحيكم حياك الله يا أبا يحيى أحسن الله إليك إنما نحب ان نسالك في شيء قبل أن نفارقه كرامة ونعمة عين تركنا خلفنا في دمشق فتى من خيرنا حسبا ونسبا هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان يحبك حب الجنون ولو نعلم أنك تطيعنا لحملناك إليه وإننا إذا وصفنا له ما سمعنا لا نشفيه فهل ذكرت لنا أحدا يقلد أصواتك هذه فنحمله معنا إلى عبد الله بن سعيد إنها والله أمانة حمناها فاقضها عنا يرحمك الله فأين الفتى الذي يخدمكم؟ هو ذاك إسحاق بن يعقوب يا إسحاق أقبل يا إسحاق أتعرف أحدا من آل الحبطي الحارس بن مازن؟ أجل يا أبا يحيى. فعندهم جارية مغنية حفظت مني خير الحاني تدعى رقطاء فلولا سمعتموها ولعلكم تفاوضون ربها فتحملونها معكم وسمعنا بأخرى عند بني علقم تدعى صفراء يا مالك أي غريض أقبل علينا أنت سمعت رقطاء الحبطيين وصفراء العلقميين صفهما أنت لي كيف إذا غنتها ما غنيت واشرح لي مذهبهما فيه كما سمعت أما جارية الحبطيين فإنها كانت تلوك اللحن كما يلوك الفرس العتيق لجامه ثم تلقيه في هامة اللدنة ثم تخرجه من منخر أغن وأما صفراء العلقميين فإنها أحسنهما حلقا وأصحهما صوتا وألينهما تثنيا والله ما سمعها أحد قط فانتفع بنفسه ولا دينه <تصفيق> <تصفيق> إذن فهما بمنزلة العينين في الرأس فبأيهما نظرت أبصرت فاحملوا يا فتية بني أمية إلى عبد الله بن سعيد أيهما استطعتم لك أبا سعيد شعر جرير في لحن ابن سريج من رقطاء الحبطية لقد أوتيت جزءا من النبوة فكيف إذا سمعته من ابن سريج؟ ما أحرصني على ذلك منذ سنوات وما فوته علي إلا رحلة أدربجان وليس بعد الغزو في سبيل الله إلا حج بيته بمكة وسماع ابن ولا ولأفعلن من عام هذا إن شاء الله أطال الله بقاء مولاي أبي سعيد وعظم اجره رحمة الله على أبي يحيى أحبته وما رأيته قط أما والله لقد نعى نفسه إلي البارحة قبل أن ندخل مكة عجبا ان تعجب فعجب لما لم أخبرك به بعد أما إنه والله قد أخذ بيدي في المنام وصار بي في جبانة خارج مكة وقال لي يا أبا سعيد أبيت إلا أن أزورك وأريك نفسي وقد حال الموت بيني وبينك ألا إن قبرها هنا في محلة بني أبي قاره وأشار إلى قبر هناك وصار معي حتى وقفني عليه في محلة بني أبي قاره إنها والله من خزاعة بمكة وخزاعة هم موال ابن سري فلا يبعد أن تكون رؤياك حقا لقد وعدني بأمر لو تم لكان خارقة من خوارق الدهر فما هو جعلت في ذاك قال لي سقنا قتين فانحرهما على قبري واندبني بشعر أحفظك فإن فعلت غنيتك الصوت الذي أطربك من رقطع ويح أبي وأمي وهل حفظك الشعر أجل كأنه قد نقش على قلبي فقم فالتمس إنسانا يقفنا على القبر فإن وجدته كما رأيته سقت الناقتين وندبته بالشعر ولأنظر صدق ما رأيت والتمسنا إنسانا يقفنا على قبر عبيد بن سريج، فصار بنا حتى بلغنا محله بني أبي قار وعاينه عبد الله فوجدته كما أريه في منامه فعدنا فسقنا ناقتين فنحرهما على القبر ثم وقف ينشل ذلك الشعر وهو يبكي اسعدان بعبره اسرابي من دموع كثيره التذكاري ان اهل الحصاب قد تركوني مولها مولعا بأهل الحصاب أهل بيت تتابع للمنايا ما على الموت بعدهم من عتاب فارقوني وقد علمت يقينا ما لمن ذاق ميتة من إيابي فما أتم الشعر حتى سمعنا صوتا ينبعث من القبر هو صوت ابن سريج يغني فخر عبد الله مغشيا عليه فما افاق حتى طلب قدحا من الماء فاخذ من تراب القبر فوضعه في الماء ثم شرب وقال يا السلوه يا اسحاق فقد أمرني بذلك السلام عليك يا ابن سريج ورحمة الله وبركاته سادة العثماني لما قال ان قصته اغرب من الخيال لكن تعالوا نفكر انتم وانا ترى السود ده شيطانا من الجن اللي كان بيعلم ابن سبيد الغنى ولدى وهم من الاوهام وخلط بين الحقيقة والاحلام وأن على إيه التفكير والتفسير المهم الفهم والتيسير علشان مراكبنا تسير في بحور الزمان الواسع الكبير وافتكر النهاردة كده كفاية وبكرة باذن الله نكمل بقية الحكاية أنا أبو الفرق الاصفهاني وده الليلة ستة وعشرين ويا كتاب الأغاني مساء الخير من أول يوم اتقابلنا فيه والكلام كنا لسه نبتديه شرحنا خطتنا في الرواية وطريقتنا في الحكاية وقلنا هيدور المضار حواليه كل لحن مختار من الألحان المية اللي اختاروهم أهل الاعتبار وجعلوهم مرجع لكل مغني وكل موسيقى الاختيار ده حصل من زمان بعيد في عهد هارون الرشيد واللي شرحناه قبل كده حنزكره من جديد في أول ما ابتدينا سمعنا وغنينا القصر فالنخل فالجماء بينهما اشهى إلى القلب من أبواب جيروني وتاني ما غنينا وخدنا في الكلام عنه وعطينا لحد بارح آخر ما حكينا تشك الجواد الجري لما جهدته وأوشك لو يسطيع أن يتكلمه وتالت لحن حنسرح فيه وحنحكي عن مؤلفه وعن مغنيه أهاج هواك المنزل المتقادم نعم وبه ممن شجاك معالمه لقد راعني للبين نوح حمامه على غصن بان جاوبتها حمائم والمعنى زي ما تفهمين يا سادة مستمعين حبيب فايت على البيت القديم اللي كانت الحبيبه سكناه شاف معالم وأصار حركت شجونه وجددت ذكريات هوى واكثر شيء هيج دموع العاشق المجروح حمام هايم في بستان الحبيبة كأنه على الفراء بنوح <تصفيق> لحن الصداح يا ساده يا اهل الفضل والسماح الشعر للشاعر نصيب ابن رباح واللحن لابن محرز صناج العرب اللي كان من اعلام المغنى والطرب تعالوا نبتدي بنصيب واخباره وهو لسه عبد مغمور في دياره قبل اشتهاره المكان قريه اسمها ودان كانت على السكه بين المدينة ومكة والزمان على عهد بني أمية من ألف وتلتمية وشوية حوالي سنة ستين هجرية سحيم سحيم ما بك يا أمامة يا بنت الخالة أما رايت أخي نصيبا الغدات يا سحيم هدي روعك ها عهدي بك عاقلة جلدة ما أثارك تبحثين الآن عن نصيب؟ سحيم نشدتك الله أغتلافتي أوجدت خبرا عنه يا امامه <تصفيق> هذا سحيم يا أمي أسأله ولم يشفني جوابا بعد خالة سلامه ما يبكيك يا خالة هل أنكرتما من أمر نصيب شيئا؟ يا ابن أخت هل رأيته الغداء؟ أجبنا نشدناك الله والرحم بل البارحة بعض العصر <تصفيق> أين يا سحيم؟ عند مشيخة من فزاعة كانوا مجتمعين في دار بني أيوب الضمري وكانوا يتناشدون الشعر فأقحم نفسه عليهم وظل يرويهم شعرا ينسبه إلى بعض شعرائهم الماضيين فيقولون أحسن والله هكذا يكون الكلام هكذا يكون الشعر طالله يا أم إن الشعر ليس لبعض شعرائهم كما ادعى لهم ولكنه شعر هاي بني وهل يغنيه اليوم قوله الشعر؟ أو يعفيه من عقاب موالي؟ عقاب موالي؟ وما فعل نصيب؟ خرج بإبل مولاتنا يرعاها في الشعب فذهب الشعر بعقله فسهى عنها فظلت فلم يردها إلى الحظيرة منذ البارحة ولا ندري أين ذهب راه بات يتعقب الإبل حتى يردها؟ أن تراه قد هرب يا ويل نصيب يا ويلي عفيت يا أمه ولا ذقت الويل أبدا نصيب أجل نصيب أخفض من صوتكما حتى أتحدث إليكما وأمضي توقفي أجل إذا فقد ضلت الإبل فلم تعثر عليها أجل ويئست فلا مقام لي بهذه الأرض حتى اجد وسيلة إلى اكتساب مال فأعود فأشتري نفسي وأعوض ما ولي بثمن ما ضيعت من إبلهم ويحك يا ولدي تقول قول من لا عقل له بدأتك يا أمي لن يخيبني الله وأنت راضية عني فزوديني بدعاء صالح واتركيني أنطلق ففي هذا والله رجاء عظيم فإن كنت يا بني قد غلبتني أنك ذاهب فعليك بناقه ابن محرز القلوس خذها فاهرب بها فإنها خفيفة واسعه الخطو كأنها تطير وإني رأيتها مرة وهي تجري فداست على عش فيه بيضات ليمامة فلم تفلقهن أي عباد الله قد دخل الليل ولم نبلغ المدينة طبعا ولعلكم تعرفون الطريق أكثر مني فهل صرحنا بمكان حتى يطلع الصبح؟ <تصفيق> يا أسود هل يخيفك الليل وانتما توأمان؟ <تصفيق> لا ترع أوشكنا أن نبلو قرية نبيت فيها <تصفيق> فهل ترانا نجد من يستضيفنا بها الليلة؟ <تصفيق> إذا فتح أهل بيت بابهم فراوك صاحوا داهية من دواه الليل <تصفيق> لا تبتئس يا أخ إنما ينزل الناس في تلك القرية بمرأة ويبيتون عندها فإذا رحلوا وهبوا لها دراهم أو ثيابا أو غير ذلك من مالهم ويحي فما أملك إلا لساني وما اسم المراه أم حبيب ويحك يا أسود سألت عن اسمها ثم مهمد هم أتراك تعزم عليها برقية ساحر؟ بل برقية شاعر فاني صانع لها بيتين من الشعر أبقى على الدهر من بيتها ذاك كأقول الشعر يا أخ النوبة؟ أجل أيها العبد ما لك والشعر إنما يخدو مثلك على الإبل فيرعاها وأحلبها أما قولك عبد فما ولدت إلا حرا ولكن أهلي ظلموني فباعوني وأما السواد فلا يعيرني به إلا جاهلي كلنا لآدم وآدم من طراب وأنا الذي أقول وإن أكو حالك اللون فاني لعقل غير ذي حاله وعاء وما نزلت بي الحاجات إلا وقع عرضي من الطمع الحياء احسنت والله هكذا يكون الشاعر ها قد بلغنا القريه وإني لا احب ان اراك تساوم المراه على المبيت عندها اتطعمها وتسقيها كلاما يا ابن السوداء الرجال، من منكم رأفة أسودا نحيلا طويلا خفيف العارضين ناتي الحنجرة مفلفل الشعر. هو والله رفيق طريقنا. اقدم على ناقة قلوس، فما كان منه معك يا أم حبيب؟ أتدريني على مساء ومني ليبيت عند الليلة؟ نعلم والله. لقد <تصفيق> أخبرنا أنه سيصنع فيك بيتين من النسيب. تسير بذكرهم الظهور <تصفيق> فما ترون؟ الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ أرى أن نتضاحك به ليلتنا فقد علمنا أن الفرزدق الشاعر نزيل عندك في طريقه المدينه إنه لك ما قلت نزيل عندي افلا أدخلت شاعرك الأسود على الفرزدق فنرى كيف يجوز الشعر؟ فإن جوزه؟ ليهنك يومئذ أن شاعرا قال فيك نسيبا. <تصفيق> هذا هو شاعري يا فرزدق لئن أجزت شعره ليبيت أن الليلة عندي حبا وكرامة أدخل هذا الأسود ما لهو الشعر ما اسمك نصيب بن رباح أسماء عبيد فأنت رق من رق قضاء علينا والله يمحو ما يشاء ويثبت لما سميت نصيبا لأني ولدت عند أهل بيت من ودان فقال سيدي ايتونا بمولودنا هذا لننظر إليه فلما رآني قال إنه منصب القامة مستقيم الخلق ألا سموه نصيبا إن صدق ظني فأنت عبد هارب من مواليك وإن أحسنت أم حبيب صنعا لخرمت أذنك وشدتها فأرجعتك إليهم بل سأعود طواعية إليهم ولكن بعد أن أقدم على صاحب مصر عبد العزيز بن مروان فأمدحه فلعلي أعود فأشتري نفسي من موالي وخير الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد ألا سمعت منه ماذا قلت في أم حبيب بل أسمعك ما اعددت لعبد العزيز بن مروان إياك والانتحال أأنت بين يديك وانت شاعر زمانك فقل سر الهم تثنيني إليك طلائع بمصر وبالحوف اعترتني روائعه وبات وسادي ساعد قل لحمه عن العظم حتى كاد تبدو أشاجع اعني على برق اريك وميضه تضيء جنات الظلام لوامعه إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجع مم. فأين المديح؟ وما زلت حتى قلت إني خالع ولائي من مولا نمتني فوارع ومانح قوم أنت منهم مودتي ومتخذ مولاك مولا فتابعه ويلك هذا شعرك الذي تطلب به الملوك؟ ان استطعت أن تكتم ذلك على نفسك ففعل لا حول ولا قوة إلا بالله الكلمتين دولا خلوا النصايب عرق يا وداه وليه يا فراش ده تبخسه في فراجه بقى حد يقول كده عن الشعر الرصين اللي سمعناه <تصفيق> يا شيخ التقلق يا ترى النصايب حيتخزل ويرجع ولا يواصل الرحلة ويلمع ونجم يسطع ها أفتكر النهارده كده كفاية وبكره باذن الله نسمع بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وديه الليلة سبعة وعشرين ويا كتاب الأغاني مساء الخير امبارح ابتدى الشاعر مصيب رحلته أخذ اللاقة وانطلق لوجهته خرج يطوي كل سهل ونجد في سبيل الحرية والمجد دخل عليه الليل في الطريق وهو وحيد لا مال ولا رفيق لقى الناس بينزلوا في بيت على ساحة محطة واستراحة صاحبته واحده الست تبيتهم وتاخد أجرة الخدمة والراحة نظم نصيب في الست دي شعر وقال في باله يمكن تحب الصيط وتفرح بالشعر وتقبله مني بدل اجره المبيت وتصادف إن الفرسدق الشاعر المعدود كان في تلك الليلة عند الست دي موجود سمع شعر نصيب ولقاه شاعر له كيان وقال له نصيب كمان إنه رايح مصر يمدح وليها عبد العزيز ابن مروان ساعتها اندفع الفرزدق اندفاع الحسود الحقود وسمع نصيب كلام من سم الافاعي معقود عشان يكسر همته ويخليه لديار أسياده يعود لكن واحد من الموجودين صعب عليه نصيبه هو خارج حزين أميل عليه يشجعه بكلمتين حلوين ويحك يا هذا شعرك الذي انشدته الفرزدق نعم قد والله أصبت وأحسنت والله لإن كان هذا الفرزدق شاعرا لقد حسدك وإني لرجل من قريش وإن لا نعرف محاسن الشعر فامض لوجهك ولا يكسر منك جزاك الله عني خيرا نفست كربتي وإني والله قد علمت أنك صدقتني فيما قلت واعتزمت على المضي ان شاء الله اقبل مني هذا المال واستعم به على رحلتك أي خير أصبت بك في ليلتي اللهم انصر عبدك هذا بما نصرني نصي أين ذهبت وأين الشعر الذي قلته فيه لقد أغناني الله عن التماس المبيت عندك بشعري فانظري كم أجرتك إني قد سمعت ما أنشدت الفرزدق وقد علمت أنك شاعر وسوف يكون لك شأو وسيط فما أريد إلا الشعر فأسمعني غريب الهوى يا ويح كل غريبي ألا حي قبل البين أم حبيبي لأن لم يكن حبيك حبا صادقا فما أحد عندي إذن بحبيبي إيه يا شاعر السودان هذا والله شعر يغنى أقبل معي يا سفراء تعالي واسمعي ما قال هذا الأسود يشبب بي اجلس يا نصيب ومن صفراء تلك؟ ابنتي وهي جارية مغنية تستحليها لو رأيتها أما لو سمعتها فإنك تخرج من جلدك طربا <تصفيق> فإن خرجت من جلدك هذا الأسود فلا تعود إليه أهو أنت صفراء؟ والله ما أحب أن القى الله بغير جلدي هذا أسمعني شعرك الذي شببت فيه بأمي أو تصنعين له لحنا؟ من فوري فإني أرتجل الغناء على أي إيقاع تشاء فإني أشاء لحنا إيقاعه خفيف رمل ومجراه على العود بإصبعك الوسطى أراك تعرف الأنغام والأوزان ما أنطقني بالشعر إلا حب الغناء لولا أنني لا صوت لي هاتي شعرك غريب الهوى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 أمير فإني قد هيأت له مديحا مالك الشعر والشعر أيها الأسود انصرف إني قادم من بلاد بعيدة ولي حاجة إلى معروف الأمير وقلت في نفسي ما بعد عبد العزيز بن مروان واحد أعتمده لحاجتي أتحسبني قائما على باب الأمير وليس لي من شغل غيرك انصرف اليوم وأتني غدا والله لقد ترددت إليك خمسة أيام والناس يستأذنون فيؤذن لهم وتنحيني أنا عن وجوه الناس وتزدريني وتطردني فإن الحقت عليك قل تأتني غدا انصرف وإلا أمرت بك الحراسة فجلدوك أيها الحارس هل تجيبني وقد سألتك عن شيء؟ ماذا تريد؟ لعلك رأيتني وقد ترددت على هذا الباب ولازمته منذ أيام وإني رأيت رجلا على بغلة حسن الشارة سهل المدخل إلى الأمير يؤذن له إذا جاء فما أكثر هؤلاء فأيهم تعني؟ هو رجل عريض سبق الشعر عمامته على رأسه شيء طويل منصوب الصدر كأنها منسف فما أكثر هذه العمائم فأيها تعني؟ ها هو الرجل الذي أردت هذا الذي خرج من عند الأمير توا هذا يدعى عبد الله بن أبي فروه ابن أبي فروه لا دخلت على الأمير إن أفلت هذا مني لاتبعنه وهو منصرف ولأماشين بغلتها ألك حاجة؟ نعم أنا رجل من أهل الحجاز شاعر وقد مدحت الأمير وخرجت إليه راجيا معروفة وقد ازدريت فطردت من الباب ونحيت عن الوجود، فانشدني. أقول لركب صادرين لقيتهم لدى ذات أوشال وقلبي قارب قفوا خبروني عن أميري فإنني لمعروفه من أهل والدان طالب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب وقالوا عهدناه وكل عشية بأبوابه من طالب العرف راكب هو البدر والناس الكواكب حوله ولا تشبه البدر المضيء الكواكب أحسنت والله أهذا شعرك؟ نعم ويحك فإياك أن تنتحل فإن الأمير راوية عالم بالشعر وعنده رواة فلا تفضحني ونفسك والله ما هو إلا شعري فقل أبيات تذكر فيها مصر وفضلها على غيرها والقني بها غدا أصلح الله الأمير جئتك بوصيف النوبي يقول الشعر أو يقول الشعر يا ابن أبي فروة نعم فداك أبي وأمي وهو ببابكم واسمه نصيب بن رباح أيها الحاجر أدخل علينا الوصيف النوبي الذي ذكر عبد الله السلام عليكم عزيز مصر ورحمة الله وبركاته وعليك أنت شاعر ويلك نعم أيها الأمير فانشدني فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل فتى لا يرزا الخلان إلا مودتهم ويرزاه الخليل يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول <تصفيق> يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول فما حملك على التنويه بأمي جعلني الله فداء الأمير بلغني عنك أنك قلت لا أعطي شاعرا شيئا حتى يذكر أمي ليلى الكلبية في متحي لشرفها فهات غيره. حلفت بمن حجت قريش لبيته وأهدت له بدنا عليها القلائد أنلمي وقربني فاني بالغ رضاك بعفو من نداك وزائد فلما زجرت العيسى أسرت بحاجتي إليك وذلت للسان القصائد إليك رحلت العيسى حتى كأنها قسي السرى نحفا برتها الطرائد وقد كان لي منكم إذا ما لقيتكم ليان ومعروف وللخير قائد ويحك يا نصيب لقد أضررنا بك وبناقتك وجشمناك سفرا بعيدا أين كاتب المال؟ أعطوا هذا النبي حتى يرضى مولاي إني رقيق مملوك لمن؟ لبني محرز الضمري من كنانة وديارهم والدان على الطريق بين مكة والمدينة فكيف انطلقت إلي من مواليك؟ كنت ارعى ابلهم فضلت مني فخفت عقوبتهم وأطمعني الله في عطائك حتى أشتري نفسي منهم وما أنا عندهم إلا راع أبر النبال وأريش السهام أيها الحاذف مولاي ادعو المقومين يقوموا هذا العبد حتى أعطيه ما يشتري به نفسه المقومون قوموا غلاما أسود ليس به عيب مئة دينار كذا هو؟ نعم مئة دينار إنه راع للإبل يبصرها ويحسن القيام عليها حينئذ مئة دينار إنه يبر القسية ويثقفها ويرمي النبال ويريشها ثلاثمائة دينار بل أها كذا هو؟ نعم أربعمائة إنه راوية للشعر بصير به ستمائة دينار نعم ستمائة دينار إنه شاعر أصلح الله الأمير أهو شاعر؟ شاعر لا يلحق حذقاه ألف دينار إذن يا خازن ادفع إلى العبد ألف دينار وكم ثمن بعيرك الذي أضلل؟ خمسة وعشرون دينارا ادفعوها إليه اين صيد؟ اشتري نفسك ثم عد إلينا والله جالك الفارق يا مصيب واصبرت ونلت اللي مكتوب لك في الغيب صحيح طولت البال تبلغ الأمل والصبر مفتاح النجاح لكل عمل يا ترى نصايب بعد كده حيرجع بلاده ويشتري أبته من سياده ولا حيدور على أمير تاني يقصد رحابه ويطرق أبوابه ويلزم اعتابه؟ م? افتكر النهارده هده كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية انا ابو الفرق الاصفهاني وديه الليلة 28 ويا كتاب الاغاني مسائل خير لحد دلوقتي عرفنا من سيرة الشاعر مصيب إنه عبد هرب من أسياده وساب بلاده وصبر على الرحلة الطويلة لحد ما وصل مصر باجتهاده وأنشد أشعاره في مجلس عبد العزيز بن مروان ونار مراده وأعجب الأمير بالشعر واستعاده ولما حبي كافئ مصاب على عاده الملوك قال له يا أمير دنا عبد مملوك فجاب الأمير المقومين وكل ما يتمنوا نصيب على ما هم شايفين يتلفت الأمير ويقول لهم عنه ميزة من الميزات فيرفعوه مية أو ميات لحد ما قال لهم إنه شاعر جيد الأشعار وصلوا ثمنه لألف دينار أمر الأمير بالألف لنصيب علشان تكفيه يشتري نفسه بيها من مواليه وفقهم كمان تمن الجمال اللي خرج يرعاها لسياده وتاهت منه في الجبال لكن قبل ما يفارق نصيب مجلس الوالي دخل الحاجب طوالي وأعلن بصوته العالي أيها الأمير هذا شاعركم أيمن بن خريم الأسدي بالباب مه مه انتظروا بنصيب كنت أحب أن يحضر أيمن تكويم العبد فيرى كيف يرفع الشعر من لا يرفعه حسب ولا نسب فما ترى يا ابن أبي فروه أصلح الله الأمير الرأي ما تراه؟ يا غلمان خذوا نصيبا فإذا أمرت بالغداء فادخلوه علي في قبة صوف محتزما بعقال فإذا قلت قوموه قوموه وأخرجوه ثم ردوه علي وله شارة حسنة في قبة وشي ورداء وشي ايها الحاجب مولاي إذا رأيت نصيبا خرج فأذن لأيمن ابن خريم السلام على أميري وسيدي ورحمة الله وبركاته وعلى شاعرنا مثل تحيته اجلس يا أيمن فقد اشتقنا إليك وأخرنا غداءنا حتى تحضر يا غلمان علينا بالغداء انا من قينة تنشرنا على طعامنا حبز الوصيفة الجوز جانية وعزفها على غناء قينتكم اللمياء علينا بما قال شاعرنا الطعام الطعام الغناء الغناء يا غلام اكتب عني هذه الأبيات على لوحة وضعها أمام القينة تغنينا بها <تصفيق> ابن وراء ظهري ابن ليلى أناسا ينظرون متى أؤوبوا وأمي منهم ولعبرتيها على الخدين في أفري غروب تهيم كناقة سلبت فطيما فأشبه ما رأيت بها السلوب بها السلوب فأتبع بعضنا بعضا فلسنا نثيبك لكن الله المثيب بأبي وأمي أيها الأمير لمن هذا الشعر أنشدني رجل بائس ضمن ما أنشدني فتحرك قلبي ورقله وإذا <تصفيق> علي به فما هو أيها الأمير عبد نريد أن نقومه أقبل يا غلام صاعد فيه بصرك يا أيمن وصوب وأنت يا ابن أبي فروه طويل ناتئ الحنجرة خفيف العارضين مفلفل الشعر في جبة رعاه خشنة محتزم بعقال فما هو إلا راع للإبل يا أيمن بن خريم كم ترى ثمن هذا العبد هذا أيها الأمير أرى ثمنه مئة دينار والله لنعم الغادي في أسر الجمال أخرجوه كيف لم تخبرني يا ابن قرأيم عن أي شيء أصلحك الله هل اعجبك الشعر الذي غنته القينة شعر البائس الذي قلت إنه حرك قلبك نعم لا بأس به أو كانت هذه الأبيات أجود ما أنشدك ليتك سمعته يا أيمن فقد أنشدني أجود منها ونسيته وصيف النوبي بباب الأمير أدخل عسى أن يكون خيرا مما رأينا هذا في شارة حسنة وفي كبة وش ورداء وش كأن المال النوبة خلقوا على نسق واحد فهم غربان يشبه بعضهم بعضا قوموه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كم طرى ثمن هذا يا ابن تكلم يا ابن أبي فرع أذا ذكروا شيئا من صفات العبد وفوائده أيها الحاجب مولاي أليس هذا الأسود هو الذي يقول الشعر؟ نعم أيها الأمير أمثل هذا يقول الشعر أو يحسن شعرا؟ تكلم يا ابن أبي فروه لا إله إلا الله عبد شاعر أقول بألف دينار وأنت يا ابن خريم أنا ما سمعت منه شعرا فما غنتنا القينة فهو شعره هو فقيمته ثلاثون دينارا ام دينار وهو راعي إبل وثلاثون وهو شاعر ويحك يا ابن حرين كيف تحكم ارفعه وتخفضه انت وما شعره الذي غنتنا القينه الا شعر اسود بل شعره الشعر انشده عينيتك يا نصيب سر الهم تثنيني اليك طلائعه بمصرى وبالحوف اعترتني روائعه وبات وسادي ساعد قل لحبه عن العظم حتى كاد تبدو أشابعه اعني على برق أريك وميضه تضيء دجنات الظلام لوامعه إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاقعه كيف تسمع يا أيمن كما قلت هذا شعر أسود هو أشعر أهل جلدتك وجلدتك؟ ووالله والله أشعر منك أمنني أيها الأمير إي والله منك والله أيها الأمير انك لملول متقلب كذبت والله ما أنا كذلك ولو كنت كذلك ما صبرت عليك صبرت علي؟ أجل تنازعني التحية وتآكلني الطعام وتتكئ على وسائدي وفرشي وبك ما بي وما بي عبرس ورب الكعبة انظر إلى بياض يديك تضع يدك حيث أضعها وتلتقي يدك مع يدي على مائدة كل ذلك احتملك. اذن لي أن أخرج إلى أخيك بشر بن مروان أمير العراق قد أذنت لك من فور هذا وأمرت أن يحملوك على البريد إلى العراق رايتكم يا بني مروان تتخذون للصبي الصغير من صبيانكم مؤدبا وشيخكم والله محتاج إلى خمسة مؤدبين <تصفيق> ولا أرد على وقاحتك إلا أن امرهم أن يدفعوا إليك بضرة من الدنانير تعينك على رحلتك اين صيد؟ أما أنت فذهب إلى مواليك فاشتري منهم نفسك وعد إلينا نصيب شجاع النجاح والالف دينار نشطت فيه روح الطموح والكفاح حزم على وسط المال ولا رجعش للديار والآل وراح على العراق يواصل الترحال يا سلام بعد العبودية والضيم أصبح نصيب يتحدى ايمن ابن خرين ويروح وراه العراق عشان يبرزوا بالشعر والبيان في مجلس الأمير بشر بن مغوان قل ما عندك يا ابن خرين. ركبت من المقطم في جمادى إلى بشر بن مروان بريدة، ولو أعطاك بشر ألف ألف رأى حقا عليه أن يزيد، أمير المؤمنين أقم ببشر عمود الحق، إن له عمودة، ودع بشرا يقومهم ويحدث لأهل الزيد، كأن التاج تاج بنيه رقل جلوه لأعظم الأيام عيدا. على دي باجي خد وجه بشر إذا الألوان خالفت الخدود واقب متحتي سرجا مليحا وأبيض جوز جانيا عقودة وإنا قد وجدنا أم بشر كأم الأزدي مذكارا ولودة فما ترى أيها الأسود في هذا الشعر حفظ الله الأمير جميع هذا المتح على غير الصواب وأيحك أيها العبد إلزم غيرك يا ابن خري إنما أسأله ويجيبني ابن يا اسود أومأ إلى المتح بالتناهي في الجود اولا ثم أفسد ذلك بذكر السرج وغيره وما السرج في عطاء الكرام دعني أرد أيها الأمير أتحمل هذا العبد على رقبتي صح صح إنه لا شاعر بصير بالصنع أيها النوبي فما تقول في صفة أمي بأنها مذكار ولوده هذا إلى أن يكون ذما أقرب فالناس مجمعون على أن اناث كرائم الخليقة أقلها نتاجا مم. وسبقنا من قال بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات النزور ويلك لا نجوت إنك العبد <تصفيق> هون عليك يا ابن خريم فلن نكتمع أنا وأنت على سيئتي إن أسأت القول فلن أسيء العطاء أو تحسن فأحسن أو تسيء فأسيء لا والله لا أكون لك تبع ادفعوا إلى ايمن بن خريم مئة ألف درهم وأنت أيها العبد قم أنشد مولاك ويلك إذا استبق الناس العلا سبقتهم يمينك عفوا ثم صلت شمالها ويلك لا تزد بلغت ببيتك غاية المد فسلني يا أسود يدك بالعطية أقود من لساني بمسالتك وقولك هذا والله أحسن من الشعر اعطوه عشرة آلاف درهم <تصفيق> <تصفيق> والله طيب يا مصايب يا أبو الاشعار هذه <تصفيق> عشرة آلاف درهم كمان فوق الألف دينار خبيهم وشدهم على وسطك في الحزاب ولا من شاف ولا من دهر يا همام ويلا بينا نرجع الحجاز أواب يا ترى يادك لما حيلقوك يعملوا إيه؟ حيعتقوك بالمال اللي رسيت عليه؟ ولا حيفصلوك ويقولوش معنى وليه؟ أفتكر النهاردة كده كفاية وبكره باذن الله نسمع بقية الحكاية أنا أبو الفرق الأصفهاني وده الليلة تسعة وعشرين ويا كتاب الأغاني مسائل حين حنرجع مع مصايب ابن رباح وهو محمل بالعطاية والأرباح متحزن بالفلوس على قلبه ومخب حبه في عبه لا توسع في لؤمة ولا هدمة ولا بانت عليه نعمة ما هو عارف انه لسه عبد مملوك لغيره وكل ما قبل ما يتعتق حياخده سياده ويحرموه من خيره القصد يا سادة يا اخيار لب الكلام باختصار احنا دلوقتي مع النصيب رجعين على الطريق بعد طول الاصفار وفضل الليلة ويطلع النهار ونوصل للديار حذروا الليله اللي فاضله دي حيقضيها فين وعندي مين فاكرين ام حبيب يا ساده يا مستمعين ها انا طبعا فاكرين ومش ناسيين الست اللي عامله بيتها استراحه بالمسافرين واللي بات انه صايب في اول رحلته عندها ونظم فيها بيتين شعر غنتهم لبنتها حبيب أم حبيب من أنت؟ مصيب ويحك؟ أهو أنت شاعرنا الأسود؟ حسبت أنك لن تعود ابدا يعلم الله اني تركت عندكم بعض قلبي أم حبيب الليلة أبيت عندك واعطيك الأجر بالدراهم بالشعر <تصفيق> لا بالشعر فلم لا أرى أثر نعمة عليك؟ أو بلغت امير مصر؟ أجل ومدحته اولم تصب بمدحه شيئا؟ كيف؟ قد والله أصبت مالا كثيرا فأين أثر ذلك لعمري هي هي الجبّه الصوف وهي هي بزازه الراعي ولا أنت أنت فاقة وسودا ما إنما أخفيت ما أصبت في مكان حريز فان احتجت إليه ملت ساعه وجئت به بخن بخن اوقد قد أسريت يا روعي الغنم <تصفيق> ان شئت جعلت ما أصيبه قسمة بيني وبينك ما حيت ويحك كيف زوجيني صفراء ابنتي؟ نعم <تصفيق> تلك التي غنتني ليلة مررت بكم استحليتها. قد شغفتني حباً وكتمت هواها فلم أبح به إلا إليك ويلك يا أسود وهل تطيق مهرها والنفقه عليها؟ وما مهرها؟ مئة دينار ذهبا بالوافية وما باءتها؟ تسكنها وتطعمها وتكسوها من وجدي وسعتي؟ لا؟ بل من عادة أهلها وما درجت عليه وما ذاك في كل عام خمسة آلاف درهم فإن أديت إليك المهر ونفقت السنة كاملة غرت كنفسك يا أبا سواد هل نظرت موقعك عند الفتاة مكني لي من التودد إليها وانظري هذه اللفافة خبأتها في رحلي جلبت فيها لصفراء من مصر هدية تسرها. هل دعوتها إلي صفراء أي لبيك يا أماه أقبلي هدية ساقها الله إليك من مصر أم من مصر تساق إلي الهدايا فمن أكون عزة الميلاء أم جميلة مولاه الأنصار ها ويحي من هذا الأسود ألا تذكرينني يا صفراء هل رأيتك أبدا عجبت لأمري وأمرك أما أنت ففي قلبي وخاطري لم تغيبي منذ رأيتك أبدا وأما أنا فلا شيء عندك تسالينني هل رايتك ابدا إيه وربي تذكرتك غريب الهوى يا ويح كل غريبي أنا حي قبل البين أم حبيبي لئن لم يكن حبيك حبا صادقا فما أحد عندي إذن بحبيبي ألا فضت اللفافة فأريتنا الهديد؟ انظري يا صفراء مقطعات من حرير مصر هذا شان عتابي وهذا قميص دبقي وهذا ثوب قلموني الله هذا يشبه برود اليمن هو من نسيدي قلمون بلدة في واحات مصر وهذا وشاح من حرير ضمياط مرحى مرحى أو ما ذكرتني بشيء يا أبا سواد <تصفيق> بل خصصت لك هذا الشال العتابي يا أم حبيب أي بنيه انظري أولا يشبه القوهي الذي يجلب من العراق لا يا امه <تصفيق> هذا خير من القوهي ولئن حريتي فهو أشبه بالخسرواني أسررتكما ما نذكر شيئا سرنا أكثر من هديتك في يومنا فما جزاؤه يا صفراء أحب أن أريحه الليلة ولا أعلم مكانا في البيت خاليا نزلاءنا يشغلون السفل والعلوة وما أرى إلا أن يبيت معنا في حجرتنا أفي حجرتكما؟ وهل في ذلك من بأس؟ لقد طلب يدك مني يا صفراء <تصفيق> أوقت <قتلان>؟ فعل؟ <تصفيق> وقبل أن يمهيك مئتي دينار زهبا في ويؤدي إليك خمسة آلاف درهم من نفقة سنة كاملة قد... يا صفراء أنزرني إلى الصباح لأشاور نفسي هيا إلى حجرتنا فإننا نوشك أن نصير أهل بيتك هذا مضجعك في الركن وهذا مضجعي إلى جوار ابنتي عند الباب فهل اطمع في أن تغنيني صفراء فتروح عني تعب سفري غنيه يا ابنتي حتى يستغرق في نومه تعالي وأطفي السراج والتجعي إلى جواري فماذا اغني يا شاعري؟ ليتك تعرفين أبيات لي فتغنيها ما ان تقولها حتى أعيها فإني سريعة الحافظة وارتجل الغناء كما علمت وقفت على الوديان انشد ناقتي. وما لي من نوق لديها ولا بكري وما ينشد الرعيان إلا تعلة لمحبوبة بيضاء طيبة نشري وقفت على الوديان أنشد طاقتي وما لي من هو انا بكي واقف العودة واستريحي فقد نام أم حبيب أم حبيب أم حبيب انائمه انت ما تريد يا أسود لقد قامت صفراء فخرجت ستعود نم نم ولكني رأيت فتى جاءها عند الباب فركضها برجله فقامت معه ما أجزب شيطانك إنما خيل إليك نم نم هذه أنت يا بنيه نعم نامي نامي أم حبيب أم حبيب أم حبيب ما أسوأك من عشير أما تنام ويلك لقد عاد الفتى فركضها برجله فقامت معه إنما أصابها البرد فبعثها من فراشها إني رأيت الفتاه سكلت كأمك أهو بذاته؟ هذا لم أحقق لا أطلع الله صباحك رأيت انك مجنون ترى بظنك غير ما تراه بعينك نم نم أم حبيب أفل لك لا تتململي فقد طلع الصبح وأنا راحل وأريد أن أدفع اليك أجرة المبيت فها هي راحل أنت صفراء صفراء قومي فهذا أسودك يرحل عنا. دعيها فقد ساهرت ليلا عنيفا ولين سألتك ماذا تركت لها ورائي فقولي ترك بيتين من الشعر أراك طموح العين ميالة الهوى لهذا وهذا منك ود ملاطف فإن تحملي حبيني لا أك منهما فحبي فرد لست ممن يرادف خالتي سلامه خالتي سلامه سحاين ما أتى بك يا سحين هاتي أمامه واخرجي إلى شعب خزاعة على الفور ولا تشعر بكما أحدا ألا خبرتني يا ابن أخت سترين ما يسرك إن هضي خاله وأسرعي على أثرك على أثرك يا سحين أمامه أمها بني أختها. حبيبي قره علي حمد لله شكرا لله أن ربك إلي سالما أي أخي أخي وسهدي لا عدمناك لا عدمناك يا نصي لا أحشم الله منكما، لو ما عدت إلى هذه القرية الظهر ولكني أراك في هيئة او لم تصب معروفا في رحلتك <تصفيق> كلا والله قد اصبت كثيرا من المال ولكني أكتمه حتى أمكث مدة ثم أساوم بأمي فأبتاعها وأعتقها ثم أبتاعك يا أمامة وأنا بربك والرحم لا تتركني يا نصيد علي العهد يا سحيم لين وجدت بعدهما شيئا معي لأفعلن فإن لم أجد فإني أعدك إذا خرجت من هذه القرية أن أخرجك معي لعل الله يسوق إلي معروفا فأبتاعك من مولاك وأعتقك أي أخي إنك لن تستطيع أن تبتاعنا فتعتقنا قبل أن تفعل ذلك في نفسك سأفعل إن شاء الله يا امامه والله لو علم مولاك أنك تكتسب المال بوفرة ما كاتبك أبدا لذلك فأنا اكتم ما اصبت برحلتي حتى لا أطمعهم فيشتطوا علي فهل تعود الآن معنا إلى القرية يا بني؟ لا يا أم أرى أن اختفي هنا في الشعب اياما وسيكون سحيم بيني وبينكم فيتحسس لي من أمر عند موالي يسألهم يوما كيف يلقونني إذا عدت إليهم ثم يسألهم يوما آخر بماذا يجيبونني لو طلبت إليهم مكاتبتي على شراء نفسي وبكم يقومونني ويظل يسألهم هكذا أياما ويخبرني بما يتبين من عزيمتهم فإذا خرجت إليهم كنت على بينة من أمر نعم الراي ما رايت كبرت يا ولدي ولا أحب أن تفارقني فهل أتردد عليك هنا في الشعب أخاف أن يجهدك الخروج إلي وأخاف أن يشعر بي قبل أن أحزم أمري فاصبر يا أمه حتى يحكم الله وهل نملك إلا الصبر <تصفيق> إن جيت للحق يا سادة ولله الشهادة أنا اللي عجبني في نصيب مش بس نظمه والاجتهاد وعزمه لكن عطفه على أهله وبره بأمه اتاري اللي كان بيفتح الأبواب قباله وينوّده آماله مش طوله باله واحتماله ده حب القلوب اللي فايتها بتستناه وهي ده عياله أفتكر ما هدك كفايه كفاية باذن الله نكمل بقية الحكاية انا ابو الفرج الاصفهاني وديه الحلقه التلاتين وهي كتاب الاغاني مساء الخير امبارح سبنا نصيب مع امه سلامه واخته امامه وسحيم بن خالته وكانت خالته رخره اسمها حمامه كلهم كانوا رقيق وعبدان في بيوت ودان مرضى لقضاعه مرة لخزاعة من ملك داه لده زي الانعام والبضاعة ووقت ما ابتدى نصيب رحلة ويانا كانوا كلهم في ملك واحد من بني كنانا اسمه ابن محرز الضمري كان راجل شديد لكن دغري أول ما رحلوا سحي وفتح له سيرة نصيب قال له مدم عاوز يشتري نفسه يبقى عداه العيب إن دهله يتفاهم وله عهد الأمان لن عقب على هروبه ولن حسبه على اللي راح واللي كان مولاي هذا مصيب بالباب أقبل يا عبد السوق ذقت عققا لأنت والله واللس سواء تعلم أنك مالي وتهرب مني فما جزاء من يفعل ذلك إلا عذاب أليم أي مولاي أما أعطيتني الأمان والعفو؟ قد فعلت أيها الابق العاق ولكنني لست بعبد اتخاصمني في رقبتك؟ عفوك يا مولاي أما تحب أن تعلم الحق؟ فإنني لست بعبد وإنما باعني عمي إليك ظلما أنت عبد ابن عبد وأمه اشتريتك وأمك وأختك من ملك عمتي أم العنبسي الضمري. مولاي نشدتك الله أن تسمعني قل لو كنت في ملك عمتك أم العنبسي رحمها الله فلما لم يبعني لك ولد من ولدها أما باعني لك عمي شيبوب تركك بنو عمتي لعمك صدقة لا والله ما الامر كذلك ولئن شئت الحق فها أشهد انني ابن نوبيين سبيين هما سلامه ورباح وأشهد أنهما كان وقت الحمل بي عبدين لخزاعة فلما اشترت عمتك أم العنبس الدمرية أمي من مواليها كنت لأزال جنينا في بطنها وكانت مولاتنا أم العنبس رحمها الله خيرة طيبة رأت خيرا على قدوم أمي وكثرة في نتاج ابلها وزواج بناتها ثمامه وأسماء والربيع في شهرين فحين رأت ذلك استبشرت بأمي ما في بطنها فولدت حرا ولكن موت أبي بعد موت مولاتنا أم العنبس بس أطمع عمي فيي وأنا صغير فاستضعفني فباعني إليك ظلما ويحك أمسل على مخاصمتي في حقي على رقبتك لا جرم فلي معك رأي آخر هبك حرا وظلمك عمك فباعك إلي وها بلغت أشدك في بيتي ونطقت بالشعر عندي حتى صرت تلتمس الأرزاق الواسعه في الآفاق أولا ترى لي بعد هذا من ولاء عليك؟ الله لن أجحد ولاءك ما حييت وأنا كذلك لن أكاتبك على شرائك نفسك مني ويحي اصبر فلي وجه فيك خير من ذلك هو أن استلحقك فتكون بمنزلة ولدي أما حرم الله استلحاق الجاهلية؟ كيف تتبناني والله قال أدعوهم لآبائهم هذا بيني وبينك. والناس لا يعلمون ما يفعل في البيوت بالإماء فلئن إن أعلنت أنك من ولدي فمن يراجع اعيذك بالله من ذلك واعيذ نفسي وأمي فأنا أعلم أنني ابن أبي ولن أكون ما حييت إلا نصيب ابن رباح أتأبى اللحوق والله لن أكون مولا خاضعا لاسقا أحب إلي من أن أكون داعيا لاحقا وقد علمت أنك تريد بذلك مالي فعلي العهد ما حييت لا أكسب شيئا أبدا إلا كنت أنا وأنت فيه سواء لا أستأثر عليك منه بشيء أبدا علي بذلك أن أؤدي ما لكم علي يا بني ضمرة من حق الولاء بعد العد، إذن فهيا بنا إلى كاتب عد وشاهدين فأكاتبك على ما أرد نصيب أخذ على سيده الكتابة وراح جاب المال قدام الشهود بالألم والحساب وعتق نفسه وبعدين عتق قريبه الغلابة ودرتها كانت عليهم أعظم فرحة وأجمل عيد وجلهم يبركلهم جميع إخوانهم العبيد وتمنوا يشوفوا زيهم يوم في عمرهم سعيد يوم ما يبقوا أحراره وما فيش فوقهم بعد الله ملك ولا سيد خرجوا بمهرجان في ديار ودان بالطابل والزمر والغنا والألحان والحريه يا ابن عمي ارجو لك يوما مثل هذا يا مسك ابتعدي بي عن هذا العزيف العميق انظر انها ريحانه اقبلت تهنيك فدعها تشد على يدك <تصفيق> بل احتضنه هكذا واشبعه تطبيلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احتشمي يا ابن عمي اما كنت هواك في ميعه سباك أو ما ذكرتني قط في شارك عند الملوك ذكرتك والله فما قال قال الأمير رحمك الله أي أمير ويحك يا ريحانه أتحققين الحديث رواية وسندا إنه أمير مصر عبد العزيز بن مروان ساكلتني أمي بخل بخل مرحا أرأيت يا ميسكو كيف رفع ذكري إلى مجالس الأمراء بأبي أنت يا ابن عمي وأمي ما أنت والله علي بخزي <تصفيق> والله لمن يخزيك من بني عمك هؤلاء أكثر ممن يزينك بعدنا عن رقصهم وعزفهم ما بعدنا وما زال ضجيجهم يترامى إلينا ويفسد علينا حديثنا ما هي مس إنها فرحتهم ألا دخلنا إلى تلك الحظيره فاحتجبنا عن الضجيج وخلونا إلى حديث نصير هي أكمل يا نصاي فديتك حبيبي ماذا قال الأمير قال يوما وقد طال الحديث بيننا هل عشقت قط قلت نعم امه لبني مدلج تدعى ريحان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وبعد <وضعت. تصفيق> قال فكنت تصنع ماذا قلت كانوا يحرصونها مني فكنت أقنع أن أراها في الطريق وأشير إليها بعيني أو حاجبي. <تصفيق> <تصفيق> ثم انشته ما قلت فيك مهفحف الخصر يطويه الضقيع به طي الخمائل لا جاف ولا فقر وذير وادفة لو لف الازار بها يلوى ولو كان سبعا حين يأتزر فقال لي يا نصيب هل عاينت من جاريتك هذا الذي وصفت فأحسست والله كأن الأمير يستدرجني إلى اعتراف يقيم علي به الحد فقلت أصلح الله الأمير لا خسر ولا روادف انما هو كذب الشعراء وإنها والله بنت عم لي نوبية لو رأيتها ما شربت من يدها الماء قد تلقى الله أو هكذا أنا أو لو لش ما وما شرب الماء من يدي او كنت أقول غير هذا فيقيم علي الحد تفينت او يفعل وقد قالها لعمر الله فما قال قال لو غير هذا قلت نصيب لضربت الذي فيه عيناك ويحي ومن الذي في عيناك <تصفيق> يرحمك الله يا ابن عم الذي فيه عيناي رأسي أم ظهري <تصفيق> هيا بنا إلى الساحة لا يفتقدنا أحدهم هلت <تصفيق> <المقرق> يا سحي انظر ما فعل ابن خالتك بنفسه هكذا يفعل نسي ابن اللخناء أنه صار سيدا حرا ليتك وفرت عليك مالك فما اشتريته ولا أعطبت <تصفيق> انظره لقد تجرد من كل ثيابه صار محموما يقفز كالفرغوس ذهبت الخمر بلبي الفتح العبد عبد ولو اعطف القمر اني ذاهب اليه فمنتزعه بالحلقه راس ومعنفه تعنيفه فاستودعه فانه والله دكتور خيالر انظره لقد اقع كما يقع الكلب وزنبه يتحرك راقصه لا <تصفيق> رفعك الله يا سحي لحرك الله وقتلك ما هذا الذي تفعل؟ ما لك ميال صيب <إنت> يوم حر أفعل ما لا <شاء> لأنت خزي والله علينا تذكر والتجرب هكذا من ثيابك كالبهيم وتظل بين بني تلتتك تزفن وتقفز كشيطان هكذا شكر الله على ما أولادك أو ما تخجل من نفسك صاهل صاهل يا ابن سلامه يا ابن الخالف إن كنت اعتقتني ليكون كما تريد فهذا والله ما لا يكون ابدا وان كنت اعتقتني لتصل رحمي وتقضي حقي فهذا والله الذي افعله هو الذي اريده ازفل وازمر واصنع نفسي علي بثوب اشطره به ويلكم عودوا إلى طبلكم وزبركم حرام علي الصيام من ليلتي حتى مطلع الفجر لئن أصررت على ما تفعل سحيم فمنذ الليلة وجهي من وجهك حرام اللهم فاني مصر اللهم فوقل صيب من وجهي حرام عودوا, عودوا إلى طبلكم هاهاهاهاها <تصفيق> اني اراني لسحيم قائلا ان سحيما لم يثبني قائلا نسيت اعمالي لك الرواحلا وضربي الابواب فيك سائلا صحيح نفوس البشر مقبوله على الغدر معلش يا نصيب ما دام عملت المعروف ارميه البحر وانتظر من ربنا بس الثواب والاجر ايه راي الساده المستمعين فيه كلمتين فاضلين ادي احنا استعرضنا من حياه نصيب النص المر لحد ما تعتت رقبته واصبح حر. تحب نواصل للرحلة مع نصيب ولا نطوي عليه صحايف الغيب أهو حسيبكو تفكروا معايا والنهاردة كده كفايا وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان اه زمان وكان يا مكان